البرنامج العام يقدم لكم صانع السلاح ومعلم القرآن خباب بن الأرب صلاة الله دين كل مسلم وتسليم على الهادي المقرم صلاة الله دين كل مسلم وتسليم على الهادي المقرم بما من الأنبياء مش ربنا ريم إبراهيم من المستجابه إبراهيم ترني من المستجابه وتاويت المستجابه <تصفيق> خباب بن الاراد تاليف عبد العال كحيل الحان علمي أمين غناء شفيق جلال المخرج المساعد صفوة فرنسيس إخراج فتحي طوبار هيا ارقصوا فرحونا يا بنات الحي غير الغنى والشراب والوكل ما ريت شيء <تصفيق> غنوا غنوا وسمعونا وطربونا وشجونا ودوروا علينا بالأكداح حتى نشوف نور الصباح <تصفيق> محلى حياة البوادي والصهر بالليل محلى الغنى والطرب والدف والمزمار والناي ناجي قلوب العاشقين في الحي ويصحى فيها الصبابة والغرام والميل ويخفف بؤس العيش في الصحاري الجديبة تتبرن بحياة الصحاري يا أرط يظهر أن كترة السفر للحضر غيرتك وجعلتك تكره حياة الأباء والجدود هذه حياة الفطرة واحذر من الحضر لا يفسد عليك طبيعتك يا ولدي لا والله يا حكيم البدوي ما في شي يفسد طبيعته لكن حياة الحضر ارغد وأحلى كتير واللي جرب الاصفار يوافقني على قولي قولك حق يا ولدي لكن ليش ما عت مرح يا لحد قريب كنت تشارك الفتيان السهر والصمر والله وتجود الراقصين بالسيوف وين راح كل هذا؟ ايه ولا ولا يا حكيم كما ولا شبابك وماتت في النفس كثير من الرغبات تغيرت كثير يا يا ولدي كل شيء بيتغير وما بيدوم على حال زمان كنت فارغ البال والقلب خالي من الهموم حملي على كتف غيري واليوم حملي وحملي غيري على كتفي ايه امض العمر في صنع السيوف للي يرقص بيها او يقاتل كلامك ما يبرر عزوفك عن مشاركه الحي في مثل هلالي حملك ماهو كبير يا اردت أنت ما بتقول غير زوجتك صابحة وبنيتك سعدة يقول ايش اللي مثلي عنده عشرات الأبناء والأحفاد وما هو في يسرك وغناك بكره يكون لي مثلك يا حكيم نحن اليوم ثلاثة ربما في الصباح نكون أربعة العاجل يعمل حساب الغد حتى يترك أولاده إنهلك مستورين ما يحتاج لشي ليش تفسد اليوم بالتفكير في شأن الغد؟ آه. الغد مع رزقه ما حدا بيموت بالجوع خدها نصيحة مجرب وامرح وغني ما وجدت القوت ها ريت كان باليد يا حكيم أمرك بيدك يا ولدي مش بيد غيرك انفض عن نفسك الهم عمرك يطول وشبابك يدوم الهم جتال يا أردت والمرح يهون الصعب ويسهل العسير بيه يا ولدي تصير راضي عن حياتك جانع بيها حياتنا خير وبركة يحسدنا عليها أهل الحضر يحسدونا على إيش يا حكيم على الحرية على تعاوننا وترابطنا في الحضر كل واحد ما يفكر في غير نفسه مم. هنا كلنا إخوة في الرخاء والشدة والعسر واليسر نشترك في المرة قبل الحلوة كلامك زين والله يا حكيم ويدخل العجل الوقت سرقنا وطال غيابك عن صبحه أي والله وربما يفاجئها الوضع يا حكيم <تصفيق> والساعة بس تأذنك السهرة بكرة بجانب النبع يا أردت والقمر فيه تمامه يا ريت تشاركنا ونعيد ذكريات زمان عمرك مطاع يا كبير يغري القمر بالسهر وينور الصحرا وينم شمل الحبايب في صبر وجع انتعك وعناك وحب يملأ جلوب الأهل والإخوة. ولد ولد يا أرد ذكر ولد ولد دعيني أنظر يا صاب زين زين والله زين بك يا صغيري صار لحياتي الأرد معنى فرحان يا أرد بولدك طبعا يا صباح. الولد سند وعز وعزوة وجوه وسيف مرفوع اللي ما عنده رجال ما له مكان في البوادي ويا ويلة لما يقصدوه الرجال يضيع تحت حوافر الخيل ويصير ماله غنيمة وأولاده حريمة سباية والبنت مالها يا أرد لا يولد ذكر إلا من انثى هذا حق ولكن البنت ما تضر ولا تنفع ولا تدفع ما تتحدثوا إلا عن القتل والموت والدم والخراب والدمار إذا لم أقتل قتلني غيري إذا لم أظلم ظلمني غيري دي حياتنا ما نقدر نغير فيها شي ولا نبدل في غيبة الدين يعيش الناس حياة الغاب واللي عايش وحوش لا لازم يكونونا وهو في اليد يتحدى بها الإرهاب ويصون حريم ويصون حريم ويصون حريم ويحمي الأهل والأوطان <تصفيق> وليما عظيمة مارينا مثلها من زمان آه. يا بو، يا بو إيش ما سميت ولدك يا أردت؟ <تصفيق> أدب مطلوب يا شيخ كيف سمي وحكيم الجبيلة موجود؟ تعرف الواجب يا أردت يا ولدي إيش تحب من الأسماء؟ لا أعرف لكني أريد اسم فيه هيبة الأسماء كثيره يا حكيم سمي ولد الأرد من شان نناديه بي أسميه أسميه ها. أسميه خباب خب... خباب خباب ابن الأرد ما رأيك يا فارس الجبيلة اسمي زين والله يا حكيم عندي حياه الطفوله بالوليد خباد في عز أبوي وعز الاهل والاحباب حايز على الأعجاب على الصلاة على الصلاة وقوة الاحتمال برهاب يا صودة يا صودة ايش تريد يا خباب نوليني جوز بوي وجراب النبال هيا جوز بوي وجراب النبال ايش تسوي بيهم يا خي امرك عجيب يا سعدة، ما تعرفي وين رايح كباب؟ عارف خارج للراعي مثل ما بتخرج كل يوم اليوم خطر لي خاطر كيف امشي ما بيدي سلاح كيف احافظ على الغنمات وادافع عن نفسي انت عربدت المكروف في المره بالعصا جريت ما تنفع يا خياتي ولا تفيد من يحمل القوس لازم يجيد الرمي وقوس بوك ما يقدر يستعمله إلا رجال وأنا إيش أكون يا سعدة امرأة ما بتقدر تميز الرجل من الحرمة انت رجل يا خي وسيد الرجال والله إلي بالقوس وكفاك سارة. ليش تعطليني؟ خذ يا خباب هذا هو القوس وهذا جراب النبال حافظ عليها سلام ولد عمي سالم من تزرك. أنت سرسرة يا سعدة وفضولية ما تمشي ولا بترعى إلا مع ولاد الأكابر والله يا خي ما فكرت في صحبة سلام لأنه من ولاد الأكابر ولا الأصغر سلام صاحبي وكل منه يرتاح لرفقة الثاني خارج يا خباب يا ولدي نعم يا ماء ما نسيت شيء معك الزاد والماء كيف أنسى الزاد يا ماي أو أنسى الماء <تصفيق> هيا يا سلام، سر أمام الغنمات وأنا أسير بالخلف مع السلام يا خباب، حافظ على نفسك وعلى الغنام وبالغنم في الشعاب كان الفتى يضرب من طلعت الشمس لما يدخل المغرب كون الغنم في الشعاب كان الفتى يضرب من طلعه الشمس لما يدخل المغرب يسعى على, الرزق لا يشكي ولا يتعب يسعى على الرزق لا يشكي ولا يتعب في الحي كان الفتى من امهر الرايات في الحقيقه الفتى من امهر الرايال ليش عوقت يا خباب وشغلتني عليك فاكراني لسه صغير يا ماي طمني قلبك ولا تجلقي علي خباب مش هيختفوا جن <تصفيق> حتى الجن ما يقدر على ولدك سمعتي بقو <تصفيق> قلبي عليه مشغول وهو ما يهتم ايش هذا اللي بتجره خلفك عدوه مصروع جاء يطلب صيد انصات هذا ذئب صريع مين قتل هذا الوحش يا خباب هيكون مائنة غير يا بوي تقول الحج يا ولدي أقول الحج سؤال عجيب منك يا بوي ما كنت قبل اليوم كداب حتى تسأل زين مليح مليح والله يا خباب لكن كيف قدرت تسرع هذا هجمنا في المرأة وما كان أمامي غير قتلة لسه خايفه على ولدك يا صابحة بعد ما سمعتي وريتي <تصفيق> شي عجيب والله يا أبو خباب مو. اللي صار ودني وعيني ماهم صدقها زين والله وجتلته بنبلة واحدة يا خباب لا يا بوي ها. لما صبت الأولى ارتبك وحاول الهرب لكني ما احطيت فرصة وعزلته بالتانية والتالتة زين زين والله فارس ولدي فارس هذا عمل ما يعمله غير رجل شجاع من الآن لازم تحسب رجل في القبيلة يا خباب ما ينجب إلا أسد مثله يا أرد، والشجاعة طبع والطبع غلاب، خباب يساوي من الرجال عشرة ريت في عشرة منه يا حكيم، لكن ما بيدي حيلة، ما أنجبت للآن غيره الفراريج والطيور العدمانة فراخة كتير، لكن الصقور فراخة جليلة يا أرد ولدك أصبح حديث القوم وسلام ولدي يحكي ويرتاع عنه في كل مجلس <تصفيق> وإيش يقول سلام عن خباب يقول إنه صبار صبار ومثل السبع وقلبه كيف الحديد لا يعرف الخوف ولا الجبن. الحمد. ايش تريد يا ابو خباب حملوا الجمال واجلعوا الخيام وما تتركوا شيء من متاع الشيخ جابر مم. يا رجال حملوا الجمال وهدوا الخيام زيادة في الاحتياط مدبات التجارة في هذا المكان وما في صفر في الغد يا شيخ جابر ما تسافر وانت جريح لكن يا سيد القوم ما تحاورني ولا تناقشني بالله عليك هيا سفرك وانت جريح خطر عليك الى وين تاخذنا يا فارس الحي تنزل في حينا برجالك ونداوي جراحك وبعد هذا انت وما تريد اللي يعمل جميل لازم يتمه خباب يا سعدة عيني ما وقعت عليه من قبل الغروب الليل بيمضي وخيك للخيام ما عاد ريته عند النبع مع فتيان الحي يتصارعوا سهران وياهم مم. فرحان بسعيد ولد ضيفنا الشيخ جابر وكأنه لقي اخ شقيق خيك بده يسليه وما يشعروا بالغربة ولا بمرض بو وخباب يعرف ان سعيد مسافر اه بوهج راح وطابط خلاص ويريد يكرموا يا بنيتي يا سعده اه ان خيك عاد يا سعدة نعم يا ماي هذا صوته ويحي ايش صابك يا خباب ما صابني شيء كيف تقول ما صابك شيء واثر الدم على وجهك تجاجر مع سلام يا ريت ما رحت معك عند النبع يا خباب <تصفيق> ليش تقول هذا يا سعيد طول عمرك تحب سلام وتريده ايش خلاك تتشاجر معه يا خباب الصداقة شيء والكرامة شيء سلام أساء وجوز حد الأدب والصداقه فكان لابد من تأديبه <تصفيق> كيف أدبته وانت مجروح ها؟ خزياني تقول سلام ضربك ما اكثر أكثر من صبني يا أمي ليش اعتديت على سلام يا خباب وشجيت راسه لأن راسه ما فيها عقل وبدها الكسر كيف تقول هذا يا ولدي؟ كل اللي عملته يا بوي أنت ورجالت القبيلة ضيعه هو بكلمتين فرغين تقول كلمتين فرغين وتضرب صاحبك عشانهم انا عاتب عليك يا خباب ولدي قال إنكم تشاتمتم وضربتم خجل يقول الحق ويش الحق يا خباب حانسى سعيد دف الحي يرديكش يقول وزوكم بالحي كان علينا ناس هذا كلام رجل ولا كلام ندل ان كان قال هذا يبقى ندل وجزاما حل بيه وما دام نطق بالعيبه استحق قطع لسانه اصل كل فتيان الحي وهات سلامي واجهني الحق معك يا خباب يا ولدي ما هو عليك العيب يلعب ما يرضاه وعايش في حياته جات يناصر الحج حتى لو بروحه جات وأصالت الطبع وأصالت الطبع موروس عن الأجداد كان الفتى كان الفتى في طباع كلها. تعرف في تفسير الأحلام بالطبع يا خباب لكن ليش بتسأل انت ريت منام؟ نعم ريت أشياء عجيبة ما يصدقها عقل لا تخطر على بال أشياء تخوف وترعب خلتنا جوم مفزوع وطاير من عين النوم لازم قبل ما نمت كنت بتفكر في برد بوك المنام ما كان خاص ببويا حكيم ايوه لكن بكل الحي أمرك عجيب يا خباب ابوك هو المحموم وانت اللي تهذي في النوم يا ولدي يا ريت بيكون هذيان يا حكيم يا ريت ما يتحجج ابدا احكي مريت وعتلاقي عندي تفسيره يا خباب الحي كله ريته مشتعل بالنار والارض والسهل ريت فيها الدماء تغلي والجو مليان طيور صودا ونصور والخلق تسرع وما يلاقوا لهم مهرب واني اني وماي وسعدة في الظلام نجري والأم والاخت مني في الظلام تاه وصرخت بكيت ما في حدا نجدني والشمس طلعت وما في حد في الحي لكل وسط ناس غرب غير أهلي وغير ناسي منام عجيب وما لقيت حد من أهلك وناسك يا خباب أيوه ما لقيت غير سلام وسعدة أمي وسعيد سعيد ولد ضفنة ايه تفسير ده كله يا حكيم قول عسى يكون خير يا ولدي ويكون مريته كبوس يا خباب ايه يا رت نمت خير يا ابو خباب اشرب وبالشفاء ان شاء الله اياك يكون شفاء على ايديك يا حكيم ده شيء كتير جربناه وما تنسي تعطيه منه ثلاث مرات وفي الصباح امر عليه هتكون بخير يا عرط نام وتجل غطاك الصبح شايل في طياطو أمور وأمور والكل نايم وآمن والخطر بيدور فاتت معه ألف فارس كلهم موطور عزمين صب المنايا والعذاب ألوان والعذاب ألوان يتحرك منكم الحي كله نيام وبعض لحظة ينام الجميع <تصفيق> إلى الأبد فعلا يا فاتك ما في صوت إنسان وما نبح علينا ما كل ما قلت لكم كل شيء معمول أسابة الكلاب سممناها والخيل رجلنا الآن تسركها وانت نهاجم يا فاتك بإشارة من خيان لما تلاقوا النار اشتعلت فيها اهجموا حتلاقوهم بحال مليح نيام يقوموا مزعورين ما يدروا يطفوا النار ولا يمنعوا السيوف عن رجابه تحمل الراس شيطان يا فاتك تدبير محكم ما يغطي قليل إن خسرنا من رجالنا حدا ها. اشتعلت النار ونار الحقد في قلبي أقوى منها هيا ها. ليش لنا يا فاتك والله ما ولدتك ولادة في البيد والحضر تدبيرك وقع القوم في ايدنا غليمه سهله يا ريت الأرض كان عايش وشاف بعيدا. ليش بتتمنى حياته ما غار في داهيه مع القتلى اللي مالوا الحين. استهان بالتهديد وقال تهديدك يا فاتك ما يحرك شعره في راسي ضاعت رأس وانداس تحت حوافر قيول بلي كان فارس صحيح لكنه كان مغرور. ما فكر يحصل له والقوموا ما حصل الآن القتله من أهل منشورين على الربوات وأسر قوموا في يدي بالحياة أموات وين باقي الرجال يا حسان؟ يتعجبوا الفرين في السهول والوديان ها هم رجالنا عادوا ويا فاتك ومعهم أسارة احصل الغناي من الأموال والخيول والسلاح والأسرى ربع الغنيمة نصيبي يا بني عامر <تكلم> يا ربع يا فارس القوم هذا كثير ما هو كثير على فاتك يا حسان لولا الى ضعف رجال وما حصلوا على شيء وكل الرجال ياخذوا الباقي وين العقل ما حدا فيهم تعرض للخطر وهذا بفضل تدبيري ما اريد حدا يجادلني لا حقي ولا اسمح لواحد يفتح فمه بكلمه امرك يا فاتك امرك لا ما تريد وكل ما يخص الارض لي واحد بدك النص يا فاتك الصيافاتك وليس الربع الارتة كان اغنى رجال الحي وين حرمت الارتة وبينياتك وابنه؟ احضروهم امامي دول اللي امامك يا سيد القوم تعال يا فتى انت ولد الارت ايش اسمك؟ اسمي خباب والحريمات دول؟ أماي واختي سعدة هم. بوك كان شجاع يا خباب وكان صاحبي وما كنت أبغي قتله ولكن ما صار صار صاحبك تقتله؟ تقتله هو مريض طريح الفراش؟ ما قتلته قتله رجالي والدنيا كانت ظلام وما استطاعوا تمييز المريض من السليم يا ولدي ولا معرفه بوك ولو عرفوه ما قتلوه كاذب غادر <تصفيق> ليش تقول هذا يا خباب الآن أقدم لك الدليل على صدق قولي كيف؟ كيف بعد ما خرطتم محينا وقتلتم الرجال؟ كيف؟ كل أموال بوك تعرفها يا خباب ما حدا يجهل أمواله مليح عليك تدلني عليها وأنا أتركها لك ولمك وخيطك لا يمكن تكون صادق في قولك الغادر ما يصدق عنيد ايه مثل بوك يا خباب يا ولدي هيا هيا دل الرجال على مالك انت <متضح��> داهيه يا فاتك <متضح وكيف اعرف امواله يا ابله اللي بعد لحظه هتصير لي لي وحدي نقسم الاموال هنا والله نمشي بيها لمكان بعيد كل شيء يتم في هذا المكان قبل ما نغدره وكل واحد يتصرف في نصيبه بعد ما نقضي ليله هنا نشرب ونحتفل بنصرنا هيا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هيا يا ارباب هيا <تصفيق> من يرغب في شراء الغيد الحسان الجميلات آه. من يرغب في شراء الفتيان الأشداء انظروا وعينه انظروا وعينه قبل ما تشتروا ايش معك يا فاتك بدك تبيعه مم. ما بقي معي غير جريتين مليحتين وفتا انا اشتري منك الجريتين واعطيك ثمنهن وهذا الفتى ما تبغي ما لي فيه رغبة وما يمشي معي هذا ما حدا يرغب فيه أتهاود معك فيه قلت قلتي ما تغصبني يا فاتك الجاريتين يلزموني بكم تبيعهن عينك الدلك وعجلك في رأسك. تمم يا مم مئة وخمسين دينار إيش قلت لا أقل من مئتين إن كان يخلص هذا كثير يا راجل خلي عندك رحمة آه أدفع متين وبيع بكام واربح كام في تعبي وشقاي ولفي في الأسواد تدفع ما قلت ولا ما تدفع كارمني يا راجل أرجوك يا فاتك ابعد عن طريقي ابعد أنت ما تصلح تاجر ولا دلأ <تصفيق> طل عمري أبيع واشتري وما أنفع تاجر وما أنفع أيش يا فاتك تنفع لص لأنك تجيد السرقة آه أنا أشتري من السوق حتى ممن يسرق أو ينهب يا فاتك أما أنا فلا أسرق ولا أنهب ما تحاورني فاتك ما يرجع في كلمة قالها ابدا فاتك أعطيك كلمتين ولا أرجع كلمتك يا سيد القوم آه آه خذ تربح تربح يا دلال الجريتين قدامك خذوه متوكل لا لا ولدي خباب كيف اسيبه واسيبه لمين يا ناس اسيبه لمين تترك اهلي فاتك يتصرف فيه بالله عليك يا شيخ ترحمنا كيف اترك ولدي كيف ما عندك ولاد لو كنت اقدر اعمل شيء ما تاخرت لكن ما باليد حيل بيدك بيدك تشتريه حتى ما تفرق بيني وبين ولدي التفريق صاير صاير ومتمني نفسك باجتماع الشمل حتى لو اشتريت <تصفيق> اصنع المعروف اصنع المعروف وطاوعني وانت انت لن تخسر شيء بالمره كيف ومين يضمن لي هذا انا انا اضمن وساعطيك ثمنه اسمع معي سوارين ذهب اخفيتهم في خلجاتي يساووا كثير خذهم وخلصوا من فاتك وبعدها يحلها ألف حلال إن كان على هذا فأنا موافق هاتي خذ خد يا شيخ يظهر عليك الشهامة والطيبة وما هم خسارة فيك ولا خسارة في خباب يا بنت الشياطين تغفليني وتسرقيني على قيمة بطرق أمي يا رب جبان مين السارق يا ثاتك مين أنا ولا أنت هذا جبان ملكي نعم ملكي وما طلعت من الدنيا بشيء غيرهم جبان أما آه. لا تملك شي جبان هات يا دلالي وسوق جبان وابنك يظل في القيد والأغلال يباع مثلك جبان يا الله جبان هذا جبان ولدي صارت شجون الفتى شاعر بطعم المر منزوع من الأهل ما يملك لنفسه الأمر عزيز عليه التجل والسبات والصبر كانت حياته في عينه والعدم تسيئا يومين يومين وهذا الفتى ما أكل شيء عنيد مثل أبوه الأرط لكن لما يعض الجوع ياكل رغم أنفه الأرط كان فيه عناد وصلابة ما رتها على حد ويش فاد عناده قل لي يا فاتك متى تعود لي مكة يا أخي ما اشتهيت السهر مع الغيد الحسان والشراب المبرر؟ بالطبع يا حسان الليلة نستريح وعند الفجر نشد الرحال عايدين في مكة نقدر نبيع كل شيء بطمع معقول ويمكن كمان تقدر تبيع في أسواقها هذا الفتى مكة مكة فيها بيت الله هذا ما سمعته من بوي وحكيم الجميلة كل الناس بها آمنين دخل معاهم لمكة لمكه والفؤاد محزون والقلب يبكي ومن هول الأسى مطهول إزاي مصيره بإيه صباح صبح مرهول محد في الخلق كان كان يصور اللي كان صباح الخير يا أمان مار صباح الخير بو كيف حالك يا سيد القوم وكيف ما أصبحت بخير نشكر آلهة العوالي على وين رايحه مبكره على غير العاده قاصده ديار بني عامر ويش تبغي من الذهاب للقوم والشمس ما طلقت قبل ما يسبقني غيري ويختار الاجود سمعت ان فاتك ورجاله عادوا بغنايم كتيره وسبيه وبدي اشتري عبد جلد صلب يساعدني ويخدمني ويرعى مالي وليش ما تشتري من الازواج والعبيد كتار لا اعرف ولكني أفضل اشتري منهم طول عمرك ما تبغي تشتري ما تريدين الا من سارق أو ناهب <تصفيق> اللي يشتري من اللصوص يحصل على الجيد بابخس بو سفيان وهذه شطاره ومهاره مالي الاسواق والمماكسه والمحاوره التجار طماعين ما يقنعوا بالربح القليل ويحبوا يستغفلون الخلق ويضحكون عليهم وأم أنمار ما حدا يضحك عليها ابدا لا في البدو ولا في الحضر <تصفيق> هذا أمر معروف عنك انطلقي مصحوبة بالسلامة وعساك تجدي ما تبغين وبالتمن اللي تريدين حرس العاب يد المعتدي ومتى <تصفيق> قلت لك على طلب يا فاتك ولكنك لا تريد تفهمني وما ريت عندكم ما ابغي خذي هذا الفتى واسمعي قولي امرك عجب يا خوي هذا الفتى ما ينفع لي. صغير السن وما يقدر يقوم باللي اريده منه أنا كنت قصدك ابغي أشتري عبد كبير وشديد الصغير يكبر وينفع قدام انا اريد اللي ينفعني اليوم مش قدام كل شيء بتمنه يا ام انمار والعبد الشديد الحيل تمنه غالي ام انمار ما يغلى عليها شيء المال كثير عندي وانت وغيرك يعرف هذا ما اعرف ولكنك تحب تدفع الكثير في أي شيء يا ام انمار ما معنى جولك هذا وايش تقصد من وراءه ما قصدت الا تنبيهك وهذا الفتى لن يكلفك كثير في شراه وبعد حول أو اثنين يصير مثل ما تتمني وبهذا تكوني انت الرابحه والكسبانه وتحصلي على خيره دعك من هذا الاغراء يا فاتك من يضمن العمر اطمني يا ام انمار اطمني حتعيشي كثير حتى تسالي من الحياه صدقيني عمر الشقي بقي أنا شقيه يا ملعون والله ما بدي أنصرف بيدي فضية أشتريه فقط من أجل خاطرك بكام تبيعه؟ تمني وسوف أريحك لكن ما تبخسيني في مالي أدفع لك فيه يا خوي خمسين درهم زين؟ يا ظالمه خمسين درهم في فتا؟ دول ثمان كبشين غنم يا أم المار ما يسوا أكتر من هذا وانت حر تبيع أو ما تبيع هذا شانك؟ ما تدفعي فيه المية؟ ميه درهم ما هم كطار يا ام انمار مية؟ ليش قالوا لك ام انمار اتبع زجمالها يا فاتك والله ما فكرت في شرائه الا جبران الخاطرك قلت ليش بدي امشي <عارك> يا ريت في كل الاسواق حد في شطرتك انقديني التمن وخذيه وتوكلي انطلق معها يا خبان ماها وما في حد بيهداري يغالب بالدم ما يهتم بالجار موزع الفكر شارك والجسد عاري. يسلم العام يبدا رحيلت غير اشقاد حكايتك عجيبه يا خباب لكنها بتحصل كثير الجوي يجور على الصغير ويسلبه عمره وماله وحريته وولاده وهذا ما صار لحينا اكلته النار وخرب بعد ما كان عمار جرب النسيان يا خبان كيف أقدر أنسى بوي وأماي واختي وهلي يطرى فينك يا أماي فينك يا سعدة مين سعدة هذه يا خبان سعدة خيتي بعه الغادر مع أم صابحة أفضل لك النسيان وإلا قتلك الهم وخسرت أنا ما دفعت فيه وكيف أنسى مرور الأيام ينسي ويمسح الآلام ويطبب جراح القلب جرح شديد جلبي عينزف وإيش بيدك اللي صار صار وانتهى فكر في نفسك وفي حياتك الجديدة وما تحملني همك فوق همي ايوه معك حج كل واحد عايحمل همه ويطوي قلبه على ما فيه حياة البديه شي وحياة الحضر شي تاني يا خباب وبدي أعلمك إيش يصح صح وإيش ما يصح من اليوم لا أجهل الصواب من الخطأ اطمني كيف؟ في امور كثيره ما تعرفها ولابد اعرفها لك مثلا عندما تناديني ايش تقولي ايش اقولك اقولك يا ماي امك من ولدتك وانا ما ولدتك عندما تناديني تقول يا سيدتي فاهم او تقول يا ستة ام انمار ها واش معنى سيدتي هادي كلمة معناها الاحترام لما تناديني بها معناها انك تحترمني وتقدرني وتعظمني وتعطيني الإجلال والتقدير وكلمة يا ما فيها احترام ولا تقدير ولا تعظيم هذا إذا كنت أمك فعلا وأنا سيدتك اللي اشتريتك بمالي ما كان عندكم سيد في حيكم؟ لا كان فيه كبير وصغير مم. كبير يرجعوله في كل أمورهم ويحكموه في خلافاتهم ما حدا يعصى له امر لكن ما كان فيه سيد ولا عبد ولا امه ولا سيده عندنا غير عندكم فيه السيد والمسود والشريف والوضيع وكل حدا له مجام مجام الشريف غير مجام الوضيع ومجام العبد غير مجام سيده العبد مخلوق من شان يخدم سيده ويصهر على حاله وماله ما حدا اتولد عبد قبل ايام كنت حر بوي كان فارس القبيله الناس كلتها كانت بتشرلي لي وتقول لي هو ده ابن سيد القبيله كنت اما الان لا بد اعلمك من شان تكون على بصيره يمكن وانت ماشي في الطريق صادفك حدا يحمل شيء ويكلفك بحمله واجبك انك تمتثل وما تمتنع ولا تجادله في هذا وليش ما يحمل اشيوا بنفسه احملها انا عنه ليش هذا الان حدا شريف يعني سيد معدود في الاكابر ونت عبد عجيب عجيب امر الخلق هنا عجيب بيد مين الميزان يرفع ويخفض الناس We say the ما أدري إيش تبغي من دخول السوق يا بوي ما بتمل من الدوران فيه التاجر يا سعيد يا ولدي عايش في الأسواق وما عاشوا من الأسواق ويغزى ما يكون على دراية بكل شيء في السوق السلع الرابحة واللي مالها سوق وزيادة الأسعار أو نقصها وغيرة وغيرة وغيرة, وغيرة. ويحي ويحي انظر يا بوي انظر زوجت عمي الأردت وبنيتها في يد الدلال لا للمصيبة يا المصيبة هذا حق ايش دابهم وصار عندهم مش قادر أصدق مش قادر أصدق عني يا أبوي وما خطر ببالي أشوفهم في هذا الزل الآن يا سعيد واجب علينا رد الجميل يا ابني اسمع اقترب منهن وهم وهمس لهن ما يظهر انهم يعرفونه وكيف اقترب منهن والدلال عينه عليهم انا أنا الدلال هيا هيا معاك هاتين الجاريتين يا دلال نعم سيدي هل ترغب في شرائهن؟ إن لم تغالي في الثمن اشتريت وإلا صرفت نظري والتمست ما أبغيه عند غيرك عيني كلها نظر ثمنهن لا أثمن وإنما آخذهن منك بالعرق هذا إن صدقتني لك هذا علي أعرفك أصل مشتراهن ومن اشتريت <تصفيق> يظهر انك تاجر يا رجل وكيف عرفت هذا؟ تريد تعرف الثمن الأصلي والبايع الأصلي فإن كذبت عليك سألت وتأكدت لكن يا سيد الجوم انا ما اشتريت إلا من نهاب نهاب اشتريت الجريتين من فاتك بني عامر بمئتين دينار إن كنت تعرفه او تعرف وين يقيم اسألوا وكم تريد فيهن؟ قلت الثمن بالحق وأنت وما تجود به نفسك وتسخو اقول لك اعطيك 300 دينار قلت إيش؟ <تصفيق> رابح يا شيخ رابح هات الثمن هات الثمن مبروكين عليك مبروكين هيا مع اهلا يا ام خباب كيف حالك يا سعد يا بنيتي يا ريت ما حل بنا يا شيخ جابر يا ريت الحي اتخرب ورجال ضاعوا كلهم هذا امر محزن كان قلبي حاسس بيه تعرفوا لنا يا سيد القوم وما قلت لي <تصفيق> أنت تاجر ماهر والله والله لو كنت تعرف لطلبت الكثير ثمنا للجاريتين دولة من أسياد الناس يا دلال دولة من أسياد الناس الله يلعن فاتك وقومه كيف صار ما صار جابر سماع ما جرى والامر عز عليه وذات في قلب الاسى والدم بان في عينيه يا ام خباب امك وسعدا احرار ضيوفي وامانه في رقبتي وان موت ففي رقبه ولدي سعيد معززين مكرمين انت انت قمت بالواجب يا شيخ جاب لا وحق الله مهما عملت جميل اهلك وزوجك سابق ياريت كان خباب معكم كان الخط بعض الشيء خباب خباب ضاع واللي كان كان يا شيخ جاب وين حلاقي وين الحي تلاقيه يا مخبّاب وخدي علي عهد ما يستريح لي بال ولا يهدأ لي خاطر حتى أعصر عليه يا ريت يا ريت تلاقيه لكن وين وإحنا ما نعرف راح الشام ولا راح اليمن ولا, ولا ما يا حصرتي عليك يا خباب يا ولدي يا حصرت قلبي عليك يا ولدي <تصفيق> وان كان راح الشام والله راح اليمن والله حتى في آخر الأرض انا تاجر يا ام خباب تاجر ودائم الاسفار وعازم على البحث عن خباب في البيد والحضر <تصفيق> ما تريد ترافقني نزور الالهه واشتري بعض الاشياء؟ مالي رغبه يا سيدتي أم عم المار. ليش؟ في حدا ما يرغب في زيارة الالهه يا خباب؟ طالما ترددت عليها ودعيت وتجربت ليها فما نفعت ولا شفعت ما ردت اللي غايب ولا جمعت الاحباب كل الناس تقصد الآلهة يا صعلوك وتعظمها وتتجرب وتتوسل جربت بنفسي هذا يا سيدتي كل شيء أمام العين اهتز وكنت ساعات وانا اقصدها اسخر من نفسي ومن الناس اللي عايطوفوا عرايا تسخر ممن يطوفون ويعظمون بيت الله يا احمق الناس يا كافر ما ادري ما ادري بيعظموا بيت الله ولا التماثيل المنصوبه حوله كيف تقول على الالهه تماثيل يا ابن الأرازل اعذريني اعذريني ان كنت أسأت قلت ما أسأت أنت كفرت ولا آمن عليك أن تصيبك الآلهة بسوء <تصفيق> لن تستطيع أن تصيبني بأسوأ مما أنا فيه صدقيني يا سيدتي ما عدت ابالي بشيء حتى بالآلهة يا عبد السوء آلهة <تصفيق> وين الحج يا سيدتي كل الناس يقولوا خالجنا وخالج السماء والأرض ورازق الإنسان والوحش والطير هو الله ما في هذا من شك؟ ويا وين من يشك من غضب الله؟ والله والله هو الآلهة المنصوبة ولا غيرهم؟ دليني بحق الله يا سيدتي الالهه المنصوبة شفعاء يشفعوننا عند الله والله ما عدت تفهم شي احذر من التفكير في مثل هذه الأمور وإلا ضللت أن امرك يحير تركاك تقوم بعملك وفي العشية صاحبني البيت خلف سيد بني مخزوم عندهم حفل فيه كل سادة الجوم وفيه الغنى والطرب وأنا؟ أنا إيش أسوي هناك؟ تجوم مع العبيد من أمثالك على خدمة السادة استعد لترافقني عند عودتي من زيارة آلهاتنا العوالي لبيت خلف <تصفيق> آلهاتنا العوالي؟ <تصفيق> عزي واضح وفاضح يعبدوه يقولوا فيه ربي والارباك كتيره تعبد الأوسان ما قبل هذا حفلات يا خباب سمعت سيدتك تناديك بهذا الاسم لا يا أخي إيش اسمك؟ جناح مولى حرب ابن أمية هذه أمور جديدة علي وماريتها يا جناح يا أخوي إيه حتشوف الكثير في مكة يا خباب <تصفيق> هؤلاء سادة القوم والأشراف؟ نعم الكل ياله يشرب ويأكل ويخب في فاخر الثياب ويضحك من كل قلبه والدنيا بما فيها لا تخطر لهم على بال اللي ما دهج الفجر وشاف مرارة العسر يهم ايه في امر يشؤون عباد الله غنى وجاه وعز فيش ينفقوا اموالهم يا خباب فيش ينفقوا الاموال فيش مكه مليانه فجره ما بيلاجوا الجوت الا بشق النفس وطلوع الروح كباب يفكر ويعجب من امور الجوم عدد من الناس بنعمه والجميع محروم والحق تايه وضايع والضعيف محظوم ومراغيبه ومراغيبه يصير فيها الحالم حيران يا سيدتي ام انمار ما اريد اعمل شيء في البيت ولا اخدم في حفل بعد اليوم ايش تقول يا خبات هذا رايي أقولولك بكل صراحة وضوح نتمني أصعلوك حتى تريد أو لا تريد آه... أنا اللي تقول اعمل هذا أو ما تعمل هذا ولما ما تعمل في البيت أو الخدمة في إيش تعمل تقعد في, <WWE> <تجعد> في دار النادوة ست السادة تؤمر وتنهي وصير لك الحل والعقد <تصفيق> دار النادوة ليها رجالها من العظم أو الكبرى وأنا عندكم عبد لا في العير ولا في النفير ولما نتعارف قدر نفسك ليش قلت ما قلت يظهر معاملتي افسدتك كلا، كلا يا سيدتي أنا أريد في يدك يا سيدتي أكتر في يدك المال وخلي كل مكة تقصد بيتك وكل أهل البوادي حول هيجولك خباب، انصبت في عجلك؟ لا، لا يا سيدتي أنا في تمام العجل والوعي وما دمت عاجل احكيلي؟ كيف تفدني وتكتر مالي وقصادي اي واحد يقدر يرعى غنم او يخدم في بيت لكن ما كل واحد يقدر يجيد ما اجيده صدقين يا ستي وايش اللي تجيده يا خباب اجيد صناعه السيوف والسلاح نعم دي كانت صناعه بوي وعنو تعلمتها اه وتقدر تصنع سيوف يقبل على شراها الناس ان قلت نعم ربما تشك في جولي انت صلب وعنيت لكن مش كداب يا خباب ما دمت وزجة في هذا فأنا لا أملك مال أشتري حديد وكير واجيب من يساعدني المال عندي وفير وتديره سهل ومدام حيزيد ويكتر أنا أعطيك مليح أهل مكة من وين يشتروا سيفهم وسلاحهم من اليمن أو من يهود بيسرب ولن يمر وقت طويل حتى تكون سوق السلاح في بيت ام أنمار وعشت حيات بمكة فيه كفاح ونجاح يتعب وما يرتاح ليله ونهاره بيصنع في سيوف والرماح والعبد يشقى وينعم بالسمان أصبحت مشهور في مكة يا خباب كل ساده القوم يقصدونك <تصفيق> واش فادتني الشهرة يا جناح سادة القوم ما يجوني إلا لصالحهم يخدون عندي سيوف جيدة بتمن رخيص لكنك اليوم تخاطبهم وتجالسهم أخالطهم كعبد يجملوني في الكلام لكني في نظرهم أدنى منهم قل لي يا خباب أنت بتكسب الكثير من المال؟ وين بيروح هذا المال؟ العبد وما ملكت يداه ملك سيده هذا عرف الجوم كل مال أحصل عليه بيروح لهم أنمار هذه المرأة لا تشبع مثلها مثل سائر السادة الجالسين في لندية ينشدوا الشعر ويسمعوه ويذكروا وتعزف عليهم القيان ويتفخروا بالاباء والاجداد والكترة في المال والرجال على قولك مجتمع ظالم جلة تتحكم وتملك وكطرة تتبعهم مثل ما تتبع الأغنام الرعيان سكر وفسق وربا وفساد وظلم السيد راس والكل أدناب مثلي ومثلك نظره السادة ليهم بس لنظرتهم للجمال والخيول اللي تحملهم وتحمل متاعهم هذا شأن أهل مكة كنت أسمع في عن قريش ومضر وربيعة كنت أتمنى أرى أهل الحرم لكن الآن ريت كل شيء على حياته مليت الحياة يا جناح الحياة اللي ما فيها مكان لفجير ولا الكرام الضعيف وحوش الغاب ما تتعامل مع بعضها البعض بقى اكثر من هنا كلامك يا خباب بينجت مرار وحصرة الظلم مر يا جناح يا خوي وأني اني ضحيته الأجوى منا هدمونا وجتلونا وسلبونا وشردونا في السوق مثل الأغنام باعونا باعونا بلا زم شكيت بني عامر للآلهة ما أنصفتني قاليت إيش هذه العجزة عن إنصاف المظلوم والمجهور إيش تكون؟ اخفض صوتك يا خباب وإلا نلت ما تكره طالما سخرت بيني وبين نفسي ونسمع السادة يقسمون بالالهه العوالي وما هم في نظري أكثر من حجارة لا ترى ولا تسمع لا تضر ولا تنفع بأذني سمعت من شيخ الجوم ورق بن نوفل ان كل هذا ضلال وإن فيه رب غير هذه الدمى التي يقدسها القوم أنني حائر حائر يا جناح حائر <تصفيق> <تصفيق> أنت خباب ابن الأرد؟ نعم يا سيد الجوم خباب عبد المؤمار ماريتك قبل الحين يا خباب ولكن شهرتك في مكة ساجتني إليك وجعلتني اقصدك تحت امرك يا سيدي إيش تبغي مني؟ ابغي عدد من السيوف الجيدة والرماح الطويلة أمامك بعض السيوف عينها وشوف الرماح ودجج نظرك في جودة الصنع مم. وما يعجبك منها مرني أصنع لك مثل وأحسن مليح مليح كثير أريد ثلاثمائة سيف مثل هذا ومتين رمح ياريت يا سيدي كان عندي كل هذا العدد ما عندك الحين هذا حق لكن بإمكانك تصنعه بالطبع لو أعطتني المهلة اللازمة لك ما تريد كم تأخذ ثمن السيف الواحد؟ عشرة دنانير كاملة والرمح تمانية تكفي هذا كثير يا خباب انت تغالي في الأثمان اعتمادا على شهرتك ما هو كثير على الصناعة الجيدة يا سيد القوم اسأل من استعمل سيوف خباب ورماحة اه اتفقنا اه. هذه ألف دينار عدها والباقي عند الاستلام وكل ما أسرعت كان أفضل فحاجتنا شديدة للسلاح هعمل كل جهدي واعلم إن هذا المال بتاخده أم أنمار وإذا عجلت منحتك مئتي دينار خارج الاتفاق اكراميه لك تقول الحق يا سيد الجوم؟ بالطبع أنت ما تعرف هبار بن فاتك؟ تقول هبار بن فاتك؟ نعم لابد من قتلك يا ملعون بوك تقتلني انا يا عبد يا حقير ما, ما هذا يا خباب ما هذا العبد يرفع السيف على الاسياد وفي الحرم ما بعرف اسياد ولا عبيد كل ما بعرفه ان هذا وقومه أغاروا علينا وقتلوا رجالنا خربوا ديارنا سلبوا ابوانا وسبوا حرمنا كانوا سبب عبوديتي يا ريتهم قتلوك وما ابجوك يا عبد السوق اخرس وحق الالهه لو ان القتال ما يحل في الحرم لمزقت جسده بسيف هذا كم؟ اهدأ يا ابن فاتك وما تنسى أن خباب معذور فيما قال وفعل آه وما عذره ما حدث من بوي وقومي مر عليه سنين وما لي فيه دخل ومهما كان ما يحق للعبد يرفع سيفه على سيده آه، ويطول لسانه عليه ما سمعت هذا العبد يلعن بوي قصر لسانك ولا قطع طولك الحياة اخرس يا لئيم ما تستحي تشتم أحد السادة أمامي خذ هذا لا حاجه لي بمال جمعه لك بوك من السطو وسرقة ما بسمع لكم سلاح تقتلون الناس بيه وتروع عنهم يا ابن فاتك يا بل تصنع وأنت صاغر لن يجبرني أحد على ما لا أريد مثلك ما له إرادة يا نحس الإرادة للحر والسيد والكلام ما هو معك بل مع سيدتك أم أمار هي التي سترغمك يا ذليل هيا يا هبار هيا نكلم أم أمار الجهر بالحق عند الظالمين ممنوع والظالم المعتدي صوته والمسموع والبغي والظلم عند المشركين مشروع من اللي ويعادل بين عباد الله ريت أفكار سيدتك يا خباب فكرك صايب دايما يا مولاتي وعجلك موزون لو تم هذا تستريح كثير يا خباب لا لأنني في هذه الحالة سيكون علي عبء الصناعة والتعليم والتمرين وأي باس في هذا هادمت تعمل صالح سيدتك اللي ربتك حتى صرت رجال وصاحب شهرة عريضة لا بأس يا سيدتي ولكن ما نصيبي إن زاد المال وتحسنت الأحوال إيش؟ نصيبك؟ قصدك تريد مال؟ أي نعم العبد يعمل وما يتكلم عن شيء ونت إيش ينقصك؟ بتاكل وتشرب وتلبس وبيتي في آخر النهار يقويك حتسوي إيش بالمال؟ مثل ما يسوي به كل الناس. المال يفسدك ويضرك يا خباب. يفسد ويضر من يكسبه ويتعب في جمعه. طبعا يا خباب. المال يجعلك تفكر في الشراب والنساء وغير هذا. حنا لنا تقاليد. العبد مال ومال. وإن صادف خير فهو وما ملك ملك لمن يملكه. منطق عجيب. المال يفسد العبيد ويصلح السادة. خباب ما هي مخبولة ولا معتله حتى توافقك على ما المال بيدك يجعلك تقدر تحرر من الرج وتشتري حريتك أو حتى تهرب الطمني عمري ما هفكر مجرد تفكير في الهرب ما يهرب إلا الجبان يا مولاتي مم. ومن يضمن لي هذا اليأس هو الضمان الأكيد اليأس نعم من يفكر في الهرب لابد يكون له مهرب وانا انا لوين اهرب والمين لاهل والعشيرة ولا ديار مادم تفاهم هذا يبقى في راسك عجل وبتفكر زين وما في داعي تغضبني وتجعلني اسخط عليك اعمل يا خباب وما تفكر في شيء ولا تطلب لنفسك شيء مكتب عليه العذاب واللي انكتب ليله ونهاره وعمل ومن الامل محروم خيره لغيره بياكلو في سعاد محموم عايش نسلم ونستسلم لامر الله شجع وتعب وضنى وبلا إيش آخر ده كله موت موت كيف ما يموت اي انسان اه نهاية نهايه المطاف السيد يموت بعد حياة العز والمتعة والعبد تنتهي حياته ما حدا يشعر بيه تكلم روحك يا خباب يا أخوي مين بلال بن رباح نعم يا خباب مالك لك تحدث نفسك وكأن صابك مس أشكي حالي الحالي ما في أمام العبد غير هذا يا خباب إن أحزنه ولا أهم شيء شكاه الروحه وناجى بيه نفسه اقولك حق والله يا بلال لكن ليش لانو لو يشكي غيره مين يسمعه ويهتم بشكواه والساده ما يسمعه ونسمعه ما يرجوا ولا يرحموا ونشكل عبد مثله لا يفيده شيء حياه عدم بصحيح ولو الضعيف هيصيح ما في اذن سمعاه أيوه. كنت ظنك أسعد من غيرك حال يا بلال وإيش خلاك تظن هذا؟ عايش مع أمية بن خلف تسهر مع السادة وتجلسهم؟ اسهر على خدمتهم يا خباب لا اسهر معاهم كل عشية في ليالي القمر يتجمعوا الأسياد من كل فجونات وناد ويصير البيت كأنه حان الكل فيه سكران حياة وأي حياة حياة فرغة مثل عقولهم اي والله يا خوي وما تسمع منهم غير التفاخر بالحسب والنسب والتكاثر بالمال والرجال حتى الظلم يتباهوا به ويتفاخروا ما يهتموا بشي ولا يفكروا في شان غيرهم يا بلالي أخوي دول ناس اغنيا يملكوا كل شيء حتى حياة اللي مثلي ومثلك على قولك يا خباب اللي ما داج الفجر وجرب مرار العصر ما يهتم بالغير ولا يفكر إلا في نفسه في متعة وملزاتة في لياليهم همهم الأكل والشراب والرقص والغناء ولا شيء بعد هذا يشغل تفكيرهم حياة ما هي مثل حياتنا في وسط الخير والأهل والأحبة ما هم غرباء ما يعرفوا فين أهلهم وناسهم عايشين واللمهد إيش يا خباب صار حالك حال الندامه تسرح وتتكلم وحب واتبرطم ايش صابك؟ هذا أمر مالي فيه حيلة كيف؟ اللي يستسلم للهم الهم لو تركت الهم الهم ما يتركني ما يتركك لأنك جاحد للفضل كافر بالنعمة اشكر الآلهة اللي جعلتك عبد الأم أنمار دون أسواها من سادة الجوم العبد هو العبد عندك أو عند غيرك سقط متاعه وكأنه غير مخلوق أو حتى غير موجود كفى جدال أريدك الحين تنزع كل ما في قلبك من هموم وتسمعني وتنفذ أوامري طول عمري ومن حين عرفتك لم أخالفك فيما أحب أو أكره يا سيدتي هذا حق ولولا ما فيك منعناد وشراسة وشرود ما كان في مكة كلها مثلك ولا كان في العبيد من يساويك أن توليد طيب ومخلص حفظت لسيدتك جميل التربية من أجل هذا لابد من كفقتك <تصفيق> وبإيش تكفقيني؟ أشتري لك توب جديد غير هذا التوب وإن كنت عند حسن ظني جبت لك توبين هذا كرم كبير يا سيدتي توبين؟ نعم حتى يصير عبد أم أنمار مضرب الأمثال في النظافة وليجي نستقبل سادة الجوم اللي بيقصدونه نعم ما يسعدك انك صرت معروف من سادة الجوم يا ابن القرط لا يسعدني هذا ولا يحزنني. ليش تقول هذا يا خباب معرفتهم ما تفدني بشيء ولا تعود علي بشيء دعك من هذا الحين يحضر بعض السادة من خارج مكة صحبة ابو سفيان من وين من الطايف جادم يشترين سلاح لجومه والمطلوب منك تعرض عليه أجود ما أنتجد وتغريه بالشراء وترغبه والأتمان الأتمان ما تتكلم فيها مفهوم يا خباب أمرك يا سيدتي هذه أول مرة يقصدنا سادة ثقيف لمثل هذا الأمر و... وتلاقي سيوفنا نسوك كبير خارج مكة وبفضل مهارتك ومولاتك تكسب الكثير وما تنساك سيدتي ها هو سيدي أبو سفيان ومعه أحد السادة وبعض الأتباع سعدتي صباحا يا ام عم عمار مرحبا بك بصحبك يا سيد القوم سيد بني ثقيف اللي كلمتك عنه شرفنا وحق الآلهة تفضلوا داخل البيت من؟ الأتمان ما تتكلم فيها يا خباب أمرك يا سيدتي هذه أول مرة يقصدنا سادة ثقيف لمثل هذا الأمر وتجد سيوفنا سوق كبير خارج مكة وبفضل مهارتك مولاتك تكسب الكثير وما تنساك ها هو سيدي أبو سفيان ومعه أحد السادة وبعض الأتباع سعدتي صباحا يا ام عمار مرحبا يا سيد القوم سيد ثقيف اللي كلمتك عنه شرفنا شرفنا وحق الآلهة تفضلوا داخل البيت من؟ سلام ابن حكيم جبيلتنا؟ خبه ابن الأرد يا مرحى يا مرحى نعم نعم خباب يا سلام خباب كيف حالك يا خوي إيش عملت فيك الأيام عايش يا خباب عايش في جملة العبيد أوه. من يوم ما صار اللي صار أيوة بعن الجوم اللي أغاروا علينا لسيد ثقيف هذا الذي ريته كأنك تعيش بالطائف قريب مني نعم ارعى لسيد القطعان من الأغنام والجمال واصحبها في السفر واخدمها في الحل والترحال وانت وانت ايش تعمل يا خباب اعمل حداد اصنع السيوف له لمكة مثل ما كان بوي يصنع يا سلام مليح مليح تعمل وتربح اربح اعمل وغيري يربح هذا قدر مكتوب يا خباب وشي ما منه هروب مين كان يصدق يصير حلنا لهذا الحال؟ لو تنبأ بما قرلنا ساحر أو رمال ماهر أو منجم، لصخرنا منه وما صدقناه ما تقدر خطرك يا خوي؟ اللي صار صار. ما جرالي أمره يهون يا سلام، لكن أمي، أختي، أمي وأختي اللي اتباعوا أمام عيني صرخهم حين فارقتهم. مازال رغم السنين له فودني رنين وطنين ترى وين أمي وين اختي الان حالهم متل حالي حالهم متل حالي ولا اسوا عايشين ولا ماتوا لو كان بيدي ما طال حزني يا سلام هون على نفسك يا خباب الهمك كالسم يقتل والاسى يفيد صبرت على جتل بوي والعبوديه كيف أصبر على العرض نحن رجال يا سلام نعرف نسوي أمورنا وندبر حالنا لكن دول نسوة دفع بيهم النحسوس واتطالع بيومسود من يد ما ترحم إن كانوا عايشين مسير الحي يتلاقى مثل ما تلاقينا صدفة وعلى غير معاد سيدي الخارج استاذن يا خباب بسلام يا خوي بالسلامه كل ما تيجي مكه عرج علي وزورني يا سلام كيف ما زورك وانت بقيت الاهل والخلان يا رب يا رب فين القلوب الرحيمة، فين القلوب الرحيمة يا رب أمر الكلايب، في صوابتها. عجيب أمر النساء. جيب. المرأة إذا احبت تعطي بغير حدود آه. عن مين تقول هذا الكلام يا ابو حنظلة؟ أتحدث عن خديجه بنت خويلد أعطت محمد كل شيء الحب والمال ما أعطت إلا من يستحق الأمين زوجها زينه شباب مكة وأشرف وأنبل وأفضل بل وأعجل من فيها قولك حق. من كان يستطيع أن يحسم الخلاف بين الجوم يوم جددنا الكعبة بهذه الطريقة التي ارضت الجميع غيره لكن أمره محير كيف؟ كل عام في مثل هذه الأيام يعتزل الناس ويترك بيته ويذهب للغار وليش يفعل هذا؟ بيتعبط وخديجة تزوده بكل شيء في خلوته امر عجيب واليوم اشتد قلق خديجة عليه وعبيدها وعملها يبحثون عنه في كل مكان وعاد للبيت لكن به مس ربما مسته آلهتنا بسوء لأنه ما يعظمها من بعد ليل الضلال لا نتسابق مع بني هاشم إن أطعموا أطعمنا وإن أجاروا أجرنا يعني أنداد لهم وأكفاء والآن يخرج منهم محمد ويزعم أنه نبي لما لم يكن من بني أمية أو من بني مخزوم يا أمية ابن خلف إيش تقول يا ابن حرب في إله محمد الذي لم يختر عظيما من العظماء ولم يقتل رسولا غير هذا الفقير هذا أمر يشتت العقل معقول هذا معقول انه كاذب برغم إنما كذب في قول لكن كلامه اليوم ما تستسيغه عقول من أجل هذا كان عمه أبو لهب أول من كذبه اليوم على رؤوس القوم كلام ما قاله حدا الموت مثل النوم وبعده بعث وحش وفي سواب وعجاب ما في غير إله واحد ما في لات ولا عزة ولا مناه. لا يوجد في مكة من يصدق أننا بعدما نموت ونبلى نعود للحياة نحاسب ولا ادخل الجنة أو النار هذا قول غير معروف ولا مألوف النساء تلدنا والأرض تبلعنا وما يهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأعوام هذا كلام ما يجوز السكوت عليه ولا بد من كفه نعم وإلا فقدنا كل شيء ديننا وتجارتنا ومكانتنا في الجزيرة ومن يقبل هذا او يرضى إله محمد ما يفرق بين غني وفقير وشريف ووضيع وعبد وسيد م. أما سمعته يقول الخلق متساوون والكل أصله طين وماذا يهمنا من العبيد حتى لو صدقوا محمدا لو صدقه العبيد رفعوا الصيوف علينا بدل أن يخدمونا يا أمية ودعوته تناسبهم وتجذبهم لأنهم سوف يصبحون مثلي ومثلك تقصد ان عبدي بلالا بن رباح يساويني ولماذا لا يساويك هذا فظيع فظيع وشنيع من اجل هذا لابد ان ننتبه حتى لا يفتن محمد عبيدنا وضعافنا لابد ان نقف حائلا بينهم وبينه ونمنعهم بكل وسيلة عن سماع اكاذيبه السرور ظاهر عليك على غير العادة يا بلال وكيف لا أسر يا خباب وقد تحررت أعتقد أمي بن خلف من عبوديتي؟ بل أعتقت نفسي من الشرك وآمنت بالله ورسوله وسيدك أما علم بهذا؟ ما في شيء يظل خافي لابد سيعلم اليوم أو الغد تتكلم بدون خوف يا بلال وليش اخاف يا خباب؟ من سادة الجوم ان علموا آذوك لا أبالي بالناس جميعا. لن أكتم إيماني عن الضالين والمكذبين أمر القوم عجيب من يوم ما دخلت مكة للحين وهم يقولون عن محمد صادق وأمين والكل يوصفه بالعفة والنزاهة والطهر والاستئامة كيف يكذبونه؟ الجوم ما يكذبوه بينهم وبين نفسهم ويعلمون لكنهم يكابرون وليش يكابرون؟ ما يدعو إليه ما يوافق هواهم وما يخدم مصالحهم مم. الجوم ظلمة يا خباب ورسول الله يدعو لانتزاع العدل من الظالمين يدعو للحرية ما في سيادة المخلوق على مخلوق ولا فرق بين إنسان وإنسان إلا بالإيمان والعمل هذا الجول هو عين العجل والعدل وسادة الجوم يعيشوا في عمى وضلال هذا لأنه قول الله والله يقول الحق قول الله نعم إن كنت تحفظ منه شيء أسمعني بسم الله الرحمن الرحيم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 مثلما ينزل الماء البارد على كبد الضامن مصيبة كبيرة أصابتنا يا قوم ماذا جد يا ابن حرم ماريت ما صنع محمد ابن أخيك وكيف أفسد عبيدنا بالأمس كفر بلال وترك دين الأباء والجدود واليوم صار السلاح عبد أم أنمار نعم وبكرة يكتر أدباعه ويكاسرنا ويغالبنا ما عهدنا العبيد يختاروا آلهة غير آلهة أسيادهم وما يكفيل بعبده يرجعه راغم لكن إيش تفعل أم أنمار مع العبد اللئيم الوغد اللي جانا عبد يرسل في أغلال الأسر وجيوده واليوم صار له ما بين شان اسم وشهرة وعيشة ما يستحقها أمتالة الحسم واجب والسكوت مايفيد المال الأمر هين والعبيد معروف أتمنها خباب ما هم مثل سائر العبيد يا ابو الحكم وكل مكه تحسدني عليه اليوم خباب ثروتي وكنزي إن ما تعوضناك يا عنا وعطيناك ضعف تمنة عبدي يكسب ضعف ثمنه في هلال واحد يا ابن حرب ومن صعبة تعويضه وليش تتعجل الأمور يا ابن حرب يمكن يعود العاجلة وإن اهلكناه عوضنا عنه أم انمار ما تشاء الحق والعدل ما قلته يا ابو الحكم ها هو عبد السوق جادم إيش هذا اللي سمعت عنك يا خباب وإيش سمعت عني يقولون فرقت دين أسيادك وكفرت واتبعت محمد ما كفرت يا ستي ولكني اهتديت اهتديت لايش يا أنكد للحق لله الواحد الأحد الفرد الصمد اذا فما سمعناه صحيح يا ابن الخائنه نعم الويل لك ان اصررت على هذا نجوم السماء اقرب من العوده للكفر يا. يا سيد الجوم عد يا ابن الليام والا مزقنا جلدك وصبينا عليك العذاب الوان حبابي يقول نار ربه غير نارنا وإحنا ما نملك النار اللي عند ربه ما عندنا غير النار اللي نعرفها ولازم يدقها يا سادة كيف علينا هذا كل أنواع العذاب جربناها مع هذا الكافر إلا النار مر الغلمان يجيدونا النار اللي كان يصنع فيها سيوفة وحق الله لا لابد من كيه بالنار على جلده وراسه يمكن يرجع فيها العقل باركتك الهتنا عليها العوالي يا ام المار. هذا ما يجب أن يكون مثله ما تفيد معه شفجة ولا رحمة وإن مات من التعذيب فدمه مهدور ولن أطالبكم بتمنه او قيمته فليس للجاحد الكافر تمن ولا جيمة إلي بالحديد المحمين آه آه آه <تصفيق> زدي زيديه زيدي يا ام المار حتى يسمع الناس ويحمدون لك ما فعلت الظروح من القادم علينا من افسد وافسد أقول الناس محمد أريده يسمع صرخاته ليرى بعيني رأسه ثم ما جره على من صدقه خذ كفر ظليمي كفر! كفر انظر يا ابن الخائنة انظر من تعذب من أجله هذا أمامك ينظر إليك وما يقدر يخلصك ولا يحميك ولا يمنعك زيدي زيدي أكثر وأكثر الله, الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الله ايش هذا يا طبيب؟ مرضها غريب وعجيب امرها يا وكل العكاكير ما فادتها في شيء والعمل تظل على هذا الحال تقطع شعورها وثيابها وتضرب الجدران برأسها نجرب آخر سهم في الكنانة النار ما في غيرها يا أبا الحكم تريد نكويها؟ وليش؟ لا آخر الدواء الكي يا أبا الحكم لابد تكوى مرتين في اليوم على ام رأسها مرة في الغداد ومرة في العشي ولو ما شفتها النار ما في شفا لها غير الموت من يقويها منكم؟ ما بعرف يقويها بنحر الطبيب بيقول كل يوم تقوى مرتين يا ابو الحكم وكل منا وراه مصالحة هذا حق بإذنكم يا سادة تفضل ونحن ندبر الأمر بالسلامة معقول ان يكون هذا؟ معقول ان يكون هذا بسبب دعوه محمد؟ مالك بو سفيان تتكلم مع نفسك وتذكر محمد ما شأنه بما هو صاير الحين أتباعه يقولون إنما أصاب أم أنمار استجابة لدعوى دعاها عليها لما مر وشافها تعذب خباب ما عندك عقل تفكر به تردد مزاعم محمد ومن تبعه كيف تصدق هذا ما صدقت يا أبو الحكم ولا كذبت كل ما في الأمر اني سمعت كلام رددته ترديد اصحاب محمد لمثل هذا الهراء ماهو غريب بدهم يطفو على محمد وعلى نفسهم هاله واهميه ويرهبوا من يفكر في صدهم عن دينهم ويخوفوهم العاكبه اما انت يا ابن حرب فالامر يختلف ترديدك لمثل هذا وانت سيد من الساده قد يفهم اهل مكه خطا فتنتشر دعوته ويظهر شانه من غير ما ندره شايف آه. شايف عبد السوق تلاقيه الحين مسرور بما جرى لمولاته آه. شامت في أم عمار يا ابن السوداء المؤمن لا يعرف الشماتة يا سيد الجوم ما يشمت غير الضال وصاحب القلب الأسود كادم معجول ما تشمت ومن كان التكويج بالنار حدقها. رب بالمرصاد يا سيد الجوم وربما ما تصدقني إن قلت أنا بتمنى لها الشفا وبرقولها الهداية نوكل بها عبدها يكويها يا أبو الحكم هذا يدعم كلام أدباع محمد أكتر وما خلت مكة من رجل يقوم بهذا العمل يا ابن حرب ما ظني ان ام عمار هتعيش لأكتر من يومين أو ثلاثة يا أبو الحكم ها كل الناس حيموتوا أم عمار ما كانت أول الجوم ولا آخرهم خسارة أفلت العبد من عذابها ومين قال هذا؟ بعد ما نفرغ من أمر أم انمار شفاها أو موتها هيكون لنا معاه شان ونعاود معاه الكره. وآخر الحزن يا عمار بن ياسر وكيف ما أحزن مما صار يا بلال نحنا بشر نفرح ونحزن ونتألم والمولى ما خلقنا حجاره ما يخفف عنك وعد رسول الله بالجنة لأبيك وأمك؟ هذا عزائي الوحيد عنهما يا بلال ولولا هذا الوعد لأتلف الحزن نفسي احتسبهما عند الله واستعم بالصبر والصلاة حاول الشيطان انه يوسوس لك ما له سلطان على المؤمن يا بلال مسير الغمة انجلي كيف؟ كيف الجوم غرجانين في العمى والضلال والمؤمنين يعذبوا؟ كل شيء له آخر المولى قادر على كل شيء أنا كت أهلك لولا لأنت داركني الله بلطفة ها هو خباب قادم علينا يا عمار بن ياسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا خباب افتقدناك يا أخوي منذ الصباح يترى وين كنت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا عند الكعبة وتركته يستظل بظلها ويخلو إلى نفسه وإلى ربه ريدك الحين يا خباب تذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وترجوه في أمرهم من جميعا وخصوصا من يعذب من إخواننا في الدين وما هو هذا الأمر يا عمار؟ أطلب من رسول الله أن يدعو الله أن يخفف عنا هذا العذاب وأن يكف أزا القوم فدعوته لابد أن تجد عند ذي العرش القبول والاستجابة ما ريت خباب يا عمار بن ياسر؟ ريت يا بلال كان هنا من لحظه وانصرف لحال سبيله ما تعرف لوين راح اظن انه الحين في بيت فاطمه بنت الخطاب يا ويحه خباب يا ويحه خباب ويا ويله يا ويله من عمر بن الخطاب وإيش درى عمر بيه يا بلال عمر علم بايمان اخته وزوجها سعيد جاب له منو غيره واسمعه ما يكره وقال له دعوه محمد دخلت عليك البيوت واختك وزوجها من اتباعه وانصرف عمر والغضب ما ليه. ولو صادف خباب في بيت فاطمة تبقى مصيبة عمر يمد الخطة يطرق عليه الباب وكان طبيعي بالسرعة يحجبو خباب وجه سؤاله وما استنى يرد جوان بادر يصب الاذى والشر كاني ملا تطربني وتشج رأسي وتسيل دمي يا عمر لمجرد كلام سمعته من قال إننا صبأنا؟ من قال؟ الصابئ هو الكافر الضال ونحن لا كفرة ولا ضالين دع زوجي سعيد وكلمي انا يا عمر انت ما لك عليه سلطان ولا كلام وما من حقك ضربه او اهانته يمكن يكون من حقك ضربي انا باعتباري أختك أما سعيد فلا دعه وشانه ما كان في داعي تقولي هذا يا فاطمه وتعرضي نفسك للخطر انا راجل انا رجال ويمكنني التحمل كيف كيف ما ادافع عنك كيف ما تكلم مع أخي اللي جاء يروعنا ويؤذينا ويسير دمانا ظلما وعدوانا كفى كفى يا فاطمة لا والله لا بد أن يسمع كلمة الحق ما كذبك من لك إننا اتبعنا محمدا لقد أسلمنا لله رب العالمين فاطمة. ففعل ما بدالك أتظنني أرحبك وأخاف منك كلا فاطمة ناويه الصحيفة اللي بيدك ما دامت تلك رغبة لعل الله يهدي عمر ويا الشرح صدره والله ما ينظرها بعينه وهو على هذا الحال هذه الصحيفه بها كلام الله يا عمر ونحن ما نجرى كلام ربنا الا بعد ما نطهر جسمنا وقلبنا إن شئت إن تطلع عليها وتجرى ما فيها لن أمنعك لكن بعد أن تختسل فكلام الله لا يمسه إلا المطهرون ها؟ تباركت يا الله تباركت يا الله عمر امتثل ومضى يتطهر انني لا اكاد اصدق هل يمكن ان يخشع ويخضع ويمتثل لامر الله اذا اراد ربك شيئا نفذ مراده واخي بشر ما هو حجر وله عقل يميز به ها هو قد تطهر واتى ها هي الصحيفه يا اخي فاجر وافتح قلبك وعقلك عسى ان يكون قد ان الاوان لتهتدي اجرى اجر يا عمر اخرج يا خباب ما عاد هناك ما تخشاه أو تخافه ابشر يا عمر والله إني لارجو أن يكون الله قد خصق بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم رسول الله قال شيء في شان أخي يا خباب من الأرد أي نعم سمعته أمس يقول اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي الحكم عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب إذن فاخي عمر موضع حب الله يا خباب بن الارت حمدا حمد لربي وشكرا ماذا سنفعل الان يا خباب ما عمر يسأل عن مكان رسول الله فلا بد ان ادله عليه واصحبه اليه ليشهد امامه شهادة الحق ويدخل في دين الله انطلق معي يا عمر لدار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا لتعلن إسلامك لقد أخزاهم الله كانوا يريدون إهلاك المسلمين في شعب بني هاشم وهم الحين يقطعوا الصحيفة بأيديهم ما جطعوها يا عمار ربك هو الذي أنهاها صلت عليها حشرة أكلتها ولم يبقى فيها إلا اسم الله والحمد لله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بذلك وإن كان الحصار قد أجهدنا جميعا هذا حق ما ريت السيدة خديجة ونحن نخرج من الشعب يا خباب ريتها وكانت في منتهى الإعياء وكذلك الزهراء بنت رسول الله ومن يومها وحالة السيدة خديجة تزداد سوء ما بتتقدم صحتها ربك اكتب لها الشفا فهي قوة كبيرة لدعوة الإسلام والجوم بيعملولها والأبي طالب ألف حساب ولولاها لتكالب المشركين علينا اكثر واكثر هذا حق قلبي ينخلع من الرعب لمجرد التفكير في اننا قد نفقد السيدة خديجة بين عشية وضحاها خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوم فجره وكفره وما يحتاج إلا لفرصة ليشتد إيذاءهم وتكذبهم لرسول الله ربنا يسلم ويحفظ يا عمار يوشك أن يزول خطر محمد وينتهي أمره يا أبو الحكم ومن أدراك بهذا يا أمية بن خلف جاعد في جوار واحد منا على دنه وعزل نفسه في جنب ما له خلطة إلا باتباع الفجرة أمثال قباب وبلال وصهيب هذا رأيك يا ابن خلف؟ عندك رأيتان يا أبو الحكم ما عد فيه خوف منا. لا هنا ولا في أي مكان يذهب اليه هذا جسر نظر محمد أمر ظهر وسحره اشتهر وخبره بين الناس انتشر وكلكم ريتم وسمعتم كيف سافر في ليله من الحرم للقدس وعاد وكلم الناس فوق الهوى ودلهم على الجمل الاورق اللي فجدوه ايه الخوف يسحر غيرنا يا اميه كيف كيف وقد جربوا جربنا معه قرد للطائف ضربوه وآزوه ما صدقوه ولا اتبعوه وعرض نفسه في الموسم وما حد اتبعه ولا صدق كلامه مع كل ما قلت لازم نكون على حذر حتى لا يفتن قصاد مكة وحجاج البيت الناس يا أبو الحكم أوشكت على الرحيل والموسم انتهى أو كاد مصيبة ماذا؟ مصيبة أصابتنا ونحن نيمين على اذاننا يا جوم إيش درى يا ابن حرب اتكلم محمد غافلنا كلنا وأصبح له أتباع من غيرنا أتباع من غيرنا؟ من وين بو سفيان؟ من يثرب من الأوس والخزرج يا ابو الحكم بايعوه وغادروا مكة والرجال يتابعوهم سمعت يا أمية. محمد أصبح له أنصار من خارج الديار ومن وين؟ من ياثرب يعني مالنا عليهم سلطان ولا نفوذ لا من الامساك بيهم وحتى لو امسكنا بيهم ايه يفيدنا حنعادي اهل ياثرب وهم في طريق تجارتنا ونقطع ارزاقنا بيدنا ونكتفي برحله اليمن وناكل راس مالنا لا لا لا الامر الحين يحتاج نعيد التفكير وهذا الامر لابد من حاسمه مع محمد هنا وبسرعه قبل ما يلحق بانصاره وتقوى شوكته وما نقدر عليه الليل يطير ويطير والظلام ما يدوب وكل باغي مصيره دائما معلوم يا ظالم الخلق أحاسب يا ظالم الخلق أحاسب يا ظالم الخلق أحاسب في حساب في يوم يشيب الطفحة يوم فيه المجازل لا لا رأب خروجنا وانفرجتنا وجه من ظلمونا وآذونا لكني حزين يا عمار وفيما الحزن يا خباب وربنا أنعم علينا بدار وإخوة ونصراء هذا حق لكن رسول الله وسط الأعادي والجومة مالهم أمان معاه ربنا ومعاه الحمزة وعلى بن أبي طالب وبعض الأصحاب مثل الصديق لا تحزن يا خباب واستبشر خير فما أمرنا رسول الله بالهجرة إلا بأمر من خالقه ومولاه سبحان الله من كان ربه معه لا يخاف ولا يهتم ولا يحمل هم انظر يا خباب هذه نخيل يثرب يا عمار نعم لحظات ونوصل القباء بإذن الله قباء لا إله إلا الله بعد كل هذه السنين أنظر بعيني قباء. تعرفها قبل هذا يا خباب؟ أو تعرف فيها ناس؟ لا كل ما اعرفه صديق جمعتني به الصدفة واحنا اطفال أطفال وكان له لابوه في حياتنا شان ولا أدري إن كان حي ولا مات وإن هل أتذكره أو يتذكرني؟ لا أدري إن كان في الأحياء مسيرك تلاقيه؟ كل شيء جايز يا عمار جايز ألاقي سعيد ابن جابر وجايز ألاقي من فجدت ربك جادر على كل شيء يا خباب يا خوي ورحمته واسعة هذا حق يا عمار والأمل فيه كبير والحمد لله وأنا ما فجدت الأمل لحظة واحدة والآن حاسس بأشياء وحاجز عن فهمها حاسس بإيش يا خباب؟ كل ما نكترب قلبي ينشرح كان مجبوط طول الرحله من مكه حسب اني قريب من امي واختي صعدة وهذا شعور ما شعرت بيه قبل اليوم يا عمار من يدري قد ايه يكون شعورك حق يا خباب وربك يجمع شملك باهلك بعد طول افتراج وغياب ما في خبر يشرح الصدر ويطمن القلب عن خباب يا سعيد يا ولدي ما في غير آخر ما سمعناه قبل بوي ما يموت إن في مكة ولولا انشغالي في مرض بوي وموته لكان عندك الآن الخبر الأكيد يا ويلي يا ويلي يا حصرة قلبي عليك يا خباب خايفة خايفة يا سعيد تنتهي أيام العمر وليالي وعيني ما تنظر ولا تتملى بي سافر مكة يا سعيد واسأل عنا المقيم والراحل والمقبل والمدبر لجل ما تطمن عليه أنا كنت مصمم على السفر يا سعدة يا زوجتي والحين ترجعت عن عزمك؟ لا كل ما في الأمر إنها جد في المدينة جديد ويش الجديد فيها؟ كثير من أهل مكة وصلوا إلى المدينة مهاجرين وبدي أسأل واستقصي الأخبار منهم اصنع المعروف يا ولدي وشوف الناس دولا موجودين وين وطمني على ولدي خباب معروفكم سابق وجميلكم علينا ما يتقدر يا أم خباب ولدك ما هو صديق طفوله خباب أخي وشقيق زوجتي سعدة وخال ولادي اذا عجل يا ولدي يا سعيد الأمل في العثور على ولدي هو اللي جعلني أعيش وتشبس بالحياة قولوا له هذا لهلكت اطمني اطمني يا ام خباب انا خارج الحين اسال عنه <تصفيق> اسعد بشر سمعتها في حياتي يا عمار إيه؟ رسول الله والحمد لله نجا وفي الطريق وقد أخذ الله قريش واضلهم عنه وما استطاعوا العثور عليه او اللحاق به بارك الله بالخير يا خباب يا بني قيده يا معشر الأنصار الانصار جدكم محظكم اللي بتنتظروا له قادم ألم أقول لك ان رسول الله يوشك أن يصل والناس يتركضوا عائدين انظر يا خباب الركب على مد البصر باب بن الأرض وين كنت يا راجل أتعبتني في البحث عنك ما وراءك يا بلال واحد من أهل يثرب بيطلبك وما كنت أعرف انك هنا ما اسم الرجل يا بلال يقول اسمه سعيد سعيد بن جابر سبحان الله وين هو يا بلال وين سعيد بن جابر أصح... سعيد خبرك! أخي خباب سعيد يا مرحبا يا مرحبا هرفتك بالندبه اللي في وجهك أهلا بك يا سعيد آه. يبدو أن الأفراح ستعرف أخيرا طريقها إلى قلب خباب الحمد لله وصل رسول الله سالما وأخيرا أرى سعيد بن جابر وإيش يكون سعيد في من ستراهم الحين يا خباب ومن سوف أراه أعز على قلبي منك يا سعيد أمك أمك, أمك يا خباب وأختك سعدة اللهم لك ألف حمد وألف شكر يا رب أحمدك وأشكرك يا رب وين يا سعيد وين حيكونوا وين يا خباب في بيتنا بالطبع منذ صار ما صار كيف وصلوا بيتكم يا سعيد احكيلي يا احكي احكيلي هذا شي تسمعوا منهن دي قصة طويلة يا خباب يا خوي. هيا هيا بنا هيا <تصفيق> هيا بنا <تصفيق> أماي أماي خباب خباب حبيبي ولدي <تصفيق> ولدي أنا في حلم ولا علم أنا في حلم ولا علم أخوي خباب أهلا يا أخوي ولا ما مصدق <تصفيق> صديق عيوني خيتي سعدة خيتي سبحان من جمعنا خيتي ليش بتبكي يا ليش تبكي ليش <له>؟ الفرح لما يزيد عن الحد يبكي يا ولدي جف في دمعك جف في دمعك يا أم خباب هذه أجمل لحظة في حياتي. نعم نعم يا سعيد حقا لحظة. هذه لحظة تساوي العمر كله. الحمد لله. والله ما كنت أحلم بهذا اللقاء حتى لو أخبرني به كل العرفين والرمالين والمنجمين. <تصفيق> <تصفيق> الحين اتفسرت الرؤيه اللي ريتها وأنا طفل في الحي قبل أيام من اللي صار حلمت بكل اللي جرى يا خباب. نعم قبل أيام من هجوم بني عامر على خيامنا. ريت في الحي نار ودم وظلام وانا أمي واختي سعدة في الظلام نجري وتاهوا مني مع كل الناس وطلعت الشمس لقيت ماي لقيت هيا وسعدة يا لساك فاكر يا خباب كل هذا أيوة يا ماي الحلم ده كأنه محفور على قلبي ويومها كان بوي مريض وقصيت الحلم على حكيم الجبيلة تغير وجهها وقال بعدها في مدعبة بوك محموم وانت تهزي بداله يا خباب ما كان هزيان كلنا شفنا النار والدمار والدماء لكن ايش الظلام والشمس يا خوي؟ الظلام كان الكفر والظلم والبغي والعدوان اما الشمس اللي طلعت يا خيتي فالاسلام دين الحج والنور انا اسعد الناس يا خباب واشعر اشعر ان بدني دبت فيه العافية وكنت أخشى يخطفني الموت من قبل ما شوفك لا بس عليك يا ام خباب <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى شاء أنه يكرمك مرتين جمعنا ومد في عمرك حتى لا تموتي على الكفر أريدكم الحين انكم تدخلوا في الإسلام <تصفيق> نعم يا ماي. أنت وسعده وأخي سعيد وكل من بالدار أنتم أهلي وواجبي ادلكم على ما فيه صلاحكم في دنياكم وفخرتكم أنا يا ولدي أعرف ان عجلك كبير وما تختار إلا الطريق السليم وانطوع أمرك يا خوي أنت قدر مني بما ينفع أو يضر طول عمرك أنت يا خيتي ما بتطيعي اخوك خباب وحده وإنما بتطيعيه وبالطيعي من خلقك ورزقك وخلق كل هذا الكون عبادة الأصنام جلت عجلها سعدة وضلال ما بعد ضلال الحقيقة يا خباب إني سمعت عن ما يدعو إليه محمد وما في شي ينكر العقل ما دمت شايف هذا فلما لا تعجل وتشهد شهادة الحق أشهد؟ دلنا كيف نعمل تطهروا اولا وبعدين أدلكم على كل شيء حمدا لله أن هداكم. ما غير ربحه أخت سعيد يا خباب لابد انها سترى ما أرى لابد أن تكون مجتنعة ادخل كلمها فالإسلام ما فيه إكراه يا سعيد لكنها لابد تمنع نفسها من النار أمرك يا خوي <تصفيق> إيش تقول يا ولدي من لا يسلم يدخل النار يا خباب نعم يا ماي. آه على ابوك يا ولدي ما تغدر وما له نصيب غير النار <تصفيق> بوي وعمي جابر يا ماي لن يدخلوا النار كيف يا ولدي لساك بتقول هذا يا خباب اللي ما يسلم يدخل النار ربنا سبحانه وتعالى رحيم يا ماي. ما يعزب الناس قبل ما يبعث فيهم رسول يرشدهم إلى الله أبوي <تصفيق> وعمي جابر ماتوا قبل ما يعرفوا شيء عن رسول الله ولا عن دعوة الإسلام خباب خباب يا أخوي أختي ربحة على رأينا وحتشهد معنا شهادة الحج الحمد لله <تصفيق> نتغدى ونتطهر كلنا وندخل في دين الإسلام لا يا سعيد يا أخوي وحب ألا تجمعنا مائدة إلا ونحن جميعا مسلمون انت وما تريد يا خباب وبعد هذا أعمل وليمة بهذه المناسبة الكريمة أنحر فيها الشياه والجمال وأطعم الناس لا أصدح حدا افعل ما تشاء من الحين لن تفارجني ولن أفارجك انا اولى بك من كل الناس يا خباب موافق يا سعيد لكن بعد ما نستاذن سعد بن معاذ اللي استضافني من يوم وصلت المدينة مالي هو مالك يا خباب وإن كنت شاعر بحرج من سكنك ببيتي فعندي غيره وغيرة فاختر أي بيت لك لا يا أخي سعيد بأي حج أستحل مال الغير اكله صحته حرام الإسلام ما علمنا هذا بالله عليك ما تقول هذا يا خباب ما تردني أقول كلمة حج يا سعيد ما في بعد الحج غير الضلال خباب ما تعود طول عمره يعيش عالى على كسب الغير ومال الغير جوتي لابد أكسبوا من كد يدي وعرق جبيني مم. لازم أعمل عمل يا سعيد مثل سائر اخواني المهاجرين تعمل أمرك يا خبابي اخوي وعندي رأي ريحك ويريحني اطرح رأيك فإن شئت جبلته وإلا رفضته نشتغل مع بعض في التجارة ويا بركة الشريكين إيش قولك <تصفيق> كيف تريدني أشتغل في شيء ما عرفته ولا مرسته طول عمري التجارة عمل سهل ومربح وسمعت الرسول الكريم يقول تسعة أعشار الرزق في التجارة نعم ولكني لا أجدها ولا تهواها نفسي أريد أشتغل في صنعتي وصنع بوي صناعة السلاح يا خباب نعم من يوم ما جيت المدينة ما أعجبني مريته. الغذاء والكساء والسلاح في يد غيركم في يد اليهود يا سعيد وهذا خطأ وخطر إن صادف المدينة موقف عسير وصع عجلك بيروح لبعيد دايما يا خباب يا أخوي وانشئت. جلبت لك الحديد وكل ما يلزم هدية مني وليش ما يكون بالتمن؟ عليك تطاولني بالمال اللي تنفقه لحين ربك ما يسرها يعني حيكون على يدين هذا ما يجب معرفته من البداية يا سعيد كل ما أحاول أقدم خدمة وأرد جميلكم ترفضها يا خباب هذه ما هي خدمة يا سعيد فلتكن هدية؟ ما يقبل هدية إلا من يقدر على ردها واكتر سبحان الله في طبعك يا خباب فلتقبل مني اذا الجواد الأسود اللي اعجبك حين ركبته بالله عليك يا شيخ ما ترفض <تصفيق> ما يرفض الخيال جواد اصيل يا سعيد يا خوي ولذا انا قبلته مالك يا خباب يا ولدي الشر باين عليك والضيق من يام. ما تشغلي بالك يا ماي كيف يا ولدي ولما ماشغلش بالي بيك اشغله بمين يا خباب جرح قديم انفتح فجأة يا ماي جرح جديد تقول قديم يا ماي نعم جرح في القلب ما يشفيه غير الدم والله يا ولدي ماني فاهمه شيء مما تقول مرت امامي تجاره قريش في الطريق للشام ويش كضرك في هذا يا خباب الطريق لله والكل يسير فيه هذا حق يا ماي لكني ريت عدو سجاني المرار في مكة تفنن في تعذيبي على راس التجارة لعنت الله عليه مين هذا اللعين المجرم؟ سيد من سادات الجوم <تصفيق> بيقولوا عليها ابو سفيان ابن حرب وليش ما سويت حسابك معه؟ ريت كان بيدي يا ماي ريت كنت فعلتها وارتحت ومين يقدر يمنعك من أخذ طهرك من اللي ما في أحد من المسلمين يعمل شيء او يتركه يا ماي إلا بأمر رسول الله من بالباب؟ بلال بن رباح يا خباب اهلا بك يا بلال أهلا يا خباب هيا للمسجد فرسول الله امر بجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في التصدي لتجارة القوم الحمد لله كان رسول الله قد أدرك ما يدور في قلبي بإذنك يا أمه هيا بنا يا بلال هيا هيا أهلا يا خباب ربك نصرنا برغم قله العداد والسلاح النصر يوهبوا ربنا على قدر الإيمان في القلوب وقلوب الجوم خريبة ما فيها غير الظلام والاوهام ربك أكرمك يا بلال غاية الإكرام في أول صدام أدركت طارك من راس الكفر ومية بن خلف الله جتله بيدي وقدرني عليه وفي لحظة هوا كأي ذليل يتضحرك غارق في الدماء هنيئا لك يا بلال هنيئا قبل ما تشرف يا خباب هناني أعز إنسان على قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أنه الصديق نعم والنصر هيج فيه ولع الجديم بالشعر فهناني شعرا سمعني سمعني إذن ما قال رفيق الغار للنبي المختار قال هنيئا زادك الرحمن فضلا لقد أدركت ثأرك يا بلال الحمد لله كنت أرجو أن أنال ثقري من أبو سفيان وصفوان بن أمية ما تتعجل الجاي أكتر من اللي راح يا خباب ومعركة بدر هي البداية الفرحة بالنصر في كل دور المدينة يا خباب وبدي يا ولدي فرحة خاصة في بيتي فرحة انتظرتها من يوم قدومك واتوري عليك ايش مقصدك من هذا الجول يا أمي وبعدها لك يا خباب يا انت زكي ولما حطل عمرك أمك تريد تزوجك الزواج اسم والإسلام ما فيه رهبانية ما أعرض عليك إذن في فكرك ومين يرفض يا أمي زوجه تؤنس وحدته وتنجيب له أطفال وترع بيته لكن... ما في لكن ما في مجال للتردد يا ولدي انت أصبحت قادر على الزواج ولك مال خاص بك والزوجة الصالحه الجميلة ما هي بعيد هنا هي معاك في الدار رابحه نعم يا خباف ومن أدراكي انها تقبلني زوج يا خيتي ما عليك إلا الموافقة وخلي الباقي علي سعيد زوجي يعزك ودايما يقول أنه لو كان له جيج ما حب وقتا منك المهم رأي رابحه هي لا ترفضك بل ترحب إن تكون زوجة لشاب من أصحاب رسول الله وهذا شيء تعرف النساء. ها قلت يا خباب على بركة الله <تصفيق> ولن أفتح سعيد في هذا الأمر قبل ما جهز لها بيتي ناسبها طول عمرك تعرف الاصول يا خباب يا ولدي والحين اتطمنت نفسي ربنا يتمم لك بخير ويوفقك نقطة الدم نقطة اللي تسيل في سبيل الله لعنه الله على آه. الأشرار الفجار داني داني أضمد لك الجراح لست أنا وحدي الذي أصيب يا رابح أصيب الكثيرون واستشهد الكثيرون من فرساننا على رأسهم حمزة حتى رسول الله لم يسلم من الإصابة يا ويلي إذن صحيح ما وصل من اخبار الدائرة دارت عليكم صحيح يا خبات لا دائرة ما الدور إلا على الباغ يا ربح قطرة القتلى تدل على ان الجوم صابوكم لم يظفروا بما كانوا يريدون وهل كان يطمعوا في أكثر بالطبع كانوا يودون قتل رسول الله ولكن المولى سبحانه وتعالى حماه ومنعه منهم كانوا يريدون أن يغيروا على المدينة ولكن الحمد لله الله وحده سلم عالم جهاد ناوليني سيف غرهاد إلى الى اين يا خباب الم تسمعي داعي الجهاد لكنك جريح يا خباب جراحي ما تمنعني من, من الخروج يا ربحه هات السيف هذا موقف صعب يحتار فيه اللب الناس جرالها ايه يا خباب ردة؟ ردة بعد أن أكرمنا الله بالإسلام؟ شده وتزول بإذن الله وكيف تزول يا خباب؟ الأخبار بتقول انهم يعدوا لمهاجمة المدينة نمنحهم بحد السيف ونقاتلهم مسلمين يقاتلوا مسلمين ومين قال إنهم مسلمين يا سعيد يا أخوي؟ لأنهم يقولوا إننا ما ننكر فرضية الصلاة ولا حج بيت الله ونصوم في رمضان أما الزكاة ممنوع لأنها رمز خضوع وما يحبوا يدفعوها لأبي بكر وقعد يقول كيف نجاة المسلمين يا سعيد ما كفر صريح وواضح أوه. واضح بوجه قبيح الحين ينكروا الزكاة وغدا ينكروا الصلاة أو الحج أو الصوم تعاليم الإسلام شيء واحد يا سعيد والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. علمنا قبل ما يمضي لربه إن أركان الدين خمسة وأبو بكر على حق ورأيه صواب ليس ابن الخطاب يتحرج من قتالهم يا خباب بد لها وجهة نظر في تحرجه من قتال المرتدين هذا أمر ما يقبل وجهات النظر ولا بد من القضاء على المرتدين والردة إيه اللي صاير في المرتدين يا سعيد الحين وإيش صار منهم غير منع الزكاة ظهر حداهم كم دجال يقول على نفسه نبي وحتى فيه نبيه نبيه؟ إيه؟ ما سمعنا ان المولى أرسل إلا الذكور والرسالات انتهت بالإسلام القوم عندهم انبياء كذبه نساء ورجال آه بعد هذا في ضلال يا سعيد ضلال وأي ضلال والسكوت عليهم حال يبقى لا بد من مواجهة هؤلاء الفجار بالصالم البطار خليفة المختار عليه أفضل الصلاة والسلام وصديقه في الغار هذا أمر ما في خيار <تصفيق> يقولون إن جيشنا خارج إلى الشام يا أبي أهذا حق؟ نعم يا ولدي فيه جيش جهز الصديق لحرب الروم وجيش لحرب فارس وهل نستطيع أن نقاتل الفرس والروم في وقت واحد؟ هذه دول كبيرة وجيوشها كثيرة ونحن ما نقاتل بالكثرة ولكن بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ولكن لماذا نقاتلهم يا أبي؟ لأنهم ببيتنا الشر والغدر ومن واجبنا ألا ننتظرهم حتى يدهموا ديارنا وديار الإسلام او يمنعوا نشره ويعرقلوا زيره وأنت يا خباب وين رايح؟ أي ميدان إما في الشام أو في فارس وهل ستتركني يا أبي؟ اظنك ما ترضى أن يكون بوك من المتخلفين عن نصرة الدين؟ لا أعرف إلا أنني لا أحب أن أفرقك ليتني كنت كبيرا حتى أذهب معك إلى أي مكان تكون فيه بكرة تكبر والجهاد مستمر يا ولدي مستعجل يا عبد الله. مش كفايا ابوك هذا كلام له معنى يا ربحة اي والله يا خباب نفسي تنازعني ألا نفترك وواجب الدين يحتم علي أدوس على قلبي وأتركك تبتعد عني يا ربحة نفس اماره بالسوق ومياله للراحة والبعد عن الخطر الله يراك يا خباب ويكتب لك السلامة لا أحب أن أصدر امر لمثلك يا خباب ولكن إذا أصريت على الرفض، أصدرت امري لك في هذا الشأن لصالحك بالطبع فمن واجبي أن أحافظ ما استطعت على السابقين للإسلام أبو عبيدة هو القائد ولو عليك حق السمع والطاعة يا خباب وانت صادق النية في الجهاد فلو فاتتك معركة كان لك سواب من قاتل فالاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ستسافر أه. إلى المدينة صحبة عمار بن ياسر فهو يحمل بريدا مني للصديق خليفة رسول الله إنني في حيرة من الأمر يا أبا عبيدة لا أحب أن أعصي لك أمرا وفي نفس الوقت أحرص على طاعة ربي طاعة ربك في الترفق بنفسك فما أمرك الله أن تلقيها في الهلاك غدا إن شاء الله تغادرنا مع الفجر محمد... ما أقولك يا خباب؟ لله الأمر من قبل ومن بعد رحم الله الصديق افتقدنا رجلا يساوي امه يا خباب هكذا شأن الدنيا يا عمار لقد عاش ما عاش يعطي بلا حدود لآخر لحظة من لحظات عمره أوه. ثبت دولة الإيمان وغرس هيبتها في كل مكان وجمع القرآن وقاد السفينة إلى بر السلام بأمان والآخر لحظة فكرة كم جهول بأمر الأمة ولهذا قدم للناس عمر بن الخطاب اختيار موفق فالفراغ الذي تركه أبو بكر وظروف الحرب تحتاج إلى رجل حازم صلب وابن الخطاب هو هذا الرجل ولكن البعض يا خباب يتخوف من شدة عمر ما في مجال للخوف وعلينا ان ننصح ونكون بجانبه بالراي وبالمشوره اجل اشرت بالصواب يا خباب اذا فلنذهب اليه الحين فخير البر عاجل نقدم النصيحه وأستأذنه في الخروج للقتال لا ينبغي لنا أن نكون مع الخوال في عمار معاذ الله هيا بنا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا حول ولا قوة إلا بالله هذا فظيع. جسدك يا خباب ممزق وما يمسك عظمك غير بقايا جلد لا حول ولا قوة إلا بالله ومع هذا فأنا أستأذنك في السفر يا أمير المؤمنين لأقاتل في سبيل الله لعل الله يكرمني بالشهاده ما دمت عزما على الجهاد في الشام يا خباب فلن أتركك النساء تخرج للغزو كانوا يخرجنا مع رسول الله يسقين الماء ويضمدنا الجراح هذا أمر يحتاج إلى استئذان أمير المؤمنين أذن لغيرك أن يسحب زوجاتهم يا خباب هذا أمر ما سمعت به أمي تقول الحق يا أبي عمتي سعدة ستصحب زوجها وهند الخولاني ستصحب زوجها بلال بن رباح ومن أين علمت بما تقولين يا أم عبد الله؟ من سعدة أختك كانت هنا تزورنا وانتظرتك ولكن غيبتك طالت عند أمير المؤمنين فاستاذنت ما دام الأمر كذلك فأنا لا امانع الحمد لله أنا اليوم أسعد الأبناء وهناك في الشام يمكنني الاشتراك في الجهاد كرجل له وزن وله سهم ولن أجلس هنا اتسقط الأخبار مثل عجائز المدينه. والله كبرت يا عبد الله وأصبحت رجل هذا الشبل من ذاك الأسد يا أمي وأنا ما عدت صغيرا يفعل الله بي وبكم في الشام ما يريد الذي يحدث أي عذب الله الأمة بالطاعون يا خباب استغفري ربك يا رابحة إنه ابتلاء وربك يبلو عباده بالخير ويبلوهم بالشر طاعون عمواس ابتلاء لكنه فتك بالناس يا أبي وكثر الضحايا وذهب أبو عبيدة ضحيته لا أحد يموت قبل أجله يا عبد الله تعددت الأسباب والموت واحد الموت هو الحقيقة الكبرى وإن تجاهلها الناس الخوف من المرض استبد بالخلق ولكن ولكن كيف لا يخافون وأمير المؤمنين نفسه امتنع أن يدخل البلاد التي بها الطاعون خوفا من هذا المرض أمير المؤمنين ما خاف يا ولدي بل قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله وأنت يا بتي ألا تخاف من الطاعون لا ولذا فأنا ابغي السفر لكي أطمئن على إخواني اشتاقت نفسي لرؤيتهم وخصوصا بلال بن رباح يقولون إنه عايش في دمشق نعم يزرع ويحصد كأي فلاح من؟ سعيد يا سعيد ابن جابر اهلا بك يا سعيد اهلا بك يا سعيد اهلا بك يا اخي تفضل يا اخي كنت على وشك السفر لاطمئن على اخواني وخصوصا انت وعمار وبلال ماذا بك يا سعيد يبدو انك حزين مهموم عظم الله اجرك في بلال ابن رباح لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم في ذمة الله يا فارس الإيمان ويا قاهر الطغيان قاتل الله المجوسي الكافر أبو لؤلؤة أبو لؤلؤة ليس أكثر من أداه يا سعيد يا خوي الناس اتخططوا اتضبر في الظلام لتدمير الإسلام خسارة خسارة كبرى للأمة وأي خسارة يا عمر يا سعيد كان الباب صلب بين الأمة وبين التفرق والتمزق والفتن وقد كسر الباب كما تنبأ بهذا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم. وسلم نعم يا خباب كان رجل من طراز فريد عين ما تغفل عن شيء حتى وهو مصاب كان حريص على وحدة الأمة وحدد أشخاص الناس يختاروا من بينهم الخليفة وتم اختيار عثمان بن عفان وليش ما يسكت أبو ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود ليهدأ الناس أنا أعرف إنهم يستجيبوا لك يا خباب فكلمهم الساكت عن الحق شيطان اخرس يا سعيد والخوف ماهو من هؤلاء الخوف من الدخله أعداء الإسلام اللي دخلوا دين الله والقلب فيه ما فيه والهدف ضربه من الداخل هؤلاء هم الذين يشعلون النار ويوظرون الصدور ويتجسموا الأخطاء ويعرضوا الناس على أمير المؤمنين عثمان أولاده يسلم الله الأمة ويحفظها مما يراد بها ويضبر لها يا سعيد من حقنا من بايع لعلي ابن أبي طالب بالخلافة يا خباب بأي سبب تمتنعوا وتخرجوا على إجماع الأمة كل الصحابة بايعوه في مسجد رسول الله علانية ما بايعوا إلا قتلت عثمان وما كان ينبغي أن يقبل منهم ما قبل منهم ولكن الأمة في حاجة الى خليفه يا مروان خصوصا بعد ان صار ما صار حمدا لله وشكرا يا خباب كنت احمل هم هذين الرجلين في هذا اليوم العصيب طلحه والزبير نعم يا خباب الصدام صار وشيك وما كنت احب لهما هذا الموقف انجلت الغمة واستجاب للحق لما فاتحهما الإمام علي بن أبي طالب وذكرهما لذلك كانت سرعة استجابتهما مثل هؤلاء يا عمار لا غل في قلوبهم ولا مصالح تعميهم ولدك عبد الله يقترب بجواده يا خباب السلام عليكم وعليكم السلام, السلام يا ولدي رحمة الله وبركاته أدري بحق الله ما الذي يحدث في هذا المكان العين وماذا حدث يا عبد الله يا ولدي؟ قتل طلحة بسهم وأصيب الزبير بسهم آخر مسموم الحمد لله أن هذا لم يحدث إلا بعد أن وضح وجه الحق ليتني ميت قبل أن أرى هذا إنها الخيانة انظر يا خباب ها هم أهل الشام يبدؤون بالصدام رغم أننا كارهين لهذا إلا أننا لا بد أن نلاقيهم يا أهل الشام من وضع السلاح فهو آمن ومن أغلق عليه الباب فهو آمن يا أهل الكوفة لا تتبعوا فارا ولا تجهزوا على جريح هذا ما أمر به الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يا أبي انجلت المعركة عن هزيمة أهل الشام التمس يا ولدي عمار بن ياسر فاني لا أراه وقد بحثت عنه فلم أجد انظر يا أبي أمير المؤمنين علي ينحني على رجل وهو يبكي هيا بنا الي هيا عمار بن ياسر شهيد لا حول ولا قوة إلا بالله صدقت يا رسول الله قتلته الفئة الباغية إلى رحمة الله وأرجو الله ان الحق بك غير مضيع مفتون لا كنت في الأيام يا يوم الجمل الإمام علي أمر بعلاج الجرحى وتجميع الموتى ليصلي على جميع قتلى موقعة الجمل هل كل مسلم يا ولدي؟ لست أدري ما الذي ده الناس حتى نسوا اخوتهم وصار بأسهم بينهم لطفك اللهم ورحمتك نبدأ يا الي ما في طري اهوات سيوف بتقصد قلوب وتدي من من اجل افراح أشعر بك يا ابتي يتحطم وفكري يتزلزل الامه تركها رسول الله على المله القويمه السمحاء يربط بين افرادها الحب والاخاء صارت الى ما ترى عراق وشام يسترعون في السيوف في الجمل وصفين حتى العراق أصبح فرقتين شيعة وخوارج بعد فتنة التحكيم لقد دارت الدائرة عليهم في النهروان ليس هذا هو المهم باب الشر فتح ولا يدري أحد متى يغلق ولا كيف يغلق قلبي على الإمام علي اتفكر في العودة إلى المدينة يا أبتي؟ كان بودي أن أزور رسول الله وأزور عمتك وزوجها وأولادها ولكنني لا أقوى على السفر الآن يا عبد الله قواك الله يا أبتي وشافاك وعافاك أبو ولدي قد عاش ثلاثة وتسعين عاما عمر طويل يا ولدي خيركم من طال عمره وحسن عمله نعم يا ولدي لكن ما شاهدته لا أحب أن أعيش فيه أكثر ولولا أن رسول الله نهانا عن تمني الموت لا تمنيته بنا يا عبد الله إلى الكوفة أمضي فيها ما شاء الله أن أمضي أعلم دين الله وأدرس الناس كتابة وأحارب أشع فيها من بدع وخرافات وعادات غير إسلامية لكل شيء في الوجود أول رسول الله خوفاً من الموت والحساب والعقاب ولك سبقك في الإسلام والجهاد الموت لا أخشاه فقد أشد حتى سئمت الحياة أما بكائي فلخشيتي أن أكون قد قصر أو انغمست في الدنيا والله ما رأيناك تعيش إلا زاهدا في متاعها وعرضها أزاهد من أعد له مثل هذا الكفن؟ أقل الناس وأفقرهم لا يكثن في أقل من هذا كما شاهدنا كثيرا وعلمنا يا صاحب رسول الله أما أنا فقد شاهدت غير ما شاهدتم رأيت حمزة يوم استشهد ولم نجد له إلا ثوبا إن غطينا به رأسه إن كشفت وان وإن غطينا به قدميه كشف عن وجهه إنها شدة وتزول يا أبتي وليست هذه أول مرة تعاودك فيها آلام التعذيب إنه الأجل يا ولدي لا تقل هذا يا أبتي ولا تستسلم للمرض فما عاهدتك إلا صلبا صبورا الحمد لله إليك وصية فاسمعها مني يا عبد الله ونفذها اجل يا ولدي اذا انا مت فادفنني على التل الذي يوجد خارج الكفه الله <تصفيق> مع صانع السلاح ومعلم القرآن خباب بن الأرد قام بالتمثيل زوزو نبيل مجد وهبة جلال توفيق مرسل حطاب رشوان سعيد سيد أبو السعود محمد فايق عزب امال سالم أبو سليم البحطيطي حمزه الشيمي سمير فتحي عواطف حلمي سهير البدراوي محمد الشواحي وسيد القاضي والأطفال وليد رائف شريفة مهدي وليد مهدي قام بالغناء شفيق جلال، محمد حمد، أسماء عبد الفتاح، عبد الصطار شيحه، محمد عبد الهادي، سعيد حافظ، ساكنة أحمد، رقية العطار، حسين عبد الغني، نافيس جوده، و محمد خالد. موسيقى وألحان حلمي أمين. التسجيل والمونتاج علي صالح محسن وديع عادل عمار محسن عبده عزت ابو المعاني فراج احمد الفي إبراهيم وهشام عبد السلام المخرج المساعد صفوة فرنسيس خباب بن القرط تاليف عبد العال كحيل اخراج فتحي طوبار